والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فحياكم الله بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو اللقاء الرابع مع إخواننا في جمعية ماذا؟ الحكمة رزقنا الله واياهم الحكمة واليوم الدرس الرابع أو اللقاء الرابع نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى في أوله وقد اغفلنا كثيرا من الأشياء كان ينبغي ان تكون ولكن تركناها للحلقه او للمرحله الثانيه من ذلك اعراب البسمله ومن ذلك التوسع في ذكر مبادئ العشر المعروفه لاننا لم نتوسع لانها مرحله اولى قال ابن اجر الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ونقف هنا وغالب ما يقف الطلبة عند قول المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ولكن بما أننا سنتوسع اليوم إن شاء الله من جهة الوقت لا من جهة الشرح لعلنا نضيف إلى الفقرة المعروفة أو الفقرات المعروفة عند الطلبة أنهم يبدأون من قول المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ثم الدرس الثاني وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وهكذا يعني معروف أن المتن مقسم على حسب الفقرات فاليوم إن شاء الله نبدأ بكلام ابن آجر ولكن قبل أن نبدأ لا بد من فدلك كما يسميها البعض أو توطئ يعني تكون بين يدي الدرس بما أنكم تدرسون متن ابن آجر فلا بد أن تكونوا ملمين بماذا بالمؤلف ابن آجر ما ابن آجر؟ ما اسمه ابن آجر؟ هذا سؤال اسمه هو الشيخ العلامة الفقيه النحوي الفصيح المقرأ الناظم نظما واضحا والمربي الصالح كنيته أبو عبد الله واسمه ماذا محمد بن محمد بن داود الصنهاجي إذن فاسمه محمد بن محمد بن داود الصنهاجي وأما الفقيه والعلامه والنحو هذه أوصاف وألقاب وأما كنيته فأبو عبد الله أبو عبد الله الصنهاجي الصنهاجي نسبة إلى ماذا؟ نسبة صنهاجة نسبة إلى قبيلة بصنهاجة وهي الكائنه بمدينة فاس صنهاجه بمدينة فاس عندنا بالمغرب وأهل الصنهاجة هم من آل البيت شرفاء ومعظمهم صوفية ومعظمهم صوفية وليس لهم الغلو المعروف عند بعض الصوفية ولكن عندهم مسألة الزود ومسألة الورع وعندهم بعض البدع المعروفة عند الصوفية في بلادنا ابن آج الروم اسمحوا لي ان نقف وقفه وجيزة وسريعة مع ضبط كلمة آج الروم آج الروم ذكر فيها العلماء لغات كثيرة فمنهم قال آج الروم فيها صور متعددة لكن ما هي الصور المشتهرة إذا كانت هناك صور يعني في الابن آج الروم أو لشكل أو لضبط كلمة آجروم وهي معروفة أن البعض ينطق به بها آجروم والبعض الآخر ينطق بها آجروم وبعضهم ينطق بها آجروم وبعضهم ينطق بها آجروم آج وكل هذا مستساغ وجائز فإذا شاءتم نذكر لكم اللغات من باب المعرفة بالشيء فنقول المعنى الأول أو النطق الأول حتى إذا سمعت أحد النطق بها بماذا؟ نطقا لا تعلمه لا تلحنه لأنه لا لحن في الأعلام ولا سيما الاعلام الأعجمية فإذا كان لا لحن في الاعلام مطلقا فكيف بالاعلام الأعجمية البربرية ابنه آج خذوا هذا الأول الوجه الأول ابنه يعني بفتح الهمزة الممدودة جو وضم الجيم وضم الجيم آجو الروم وضم الراء المشددة وبهذا قطع كثير من العلماء كابن عنقاء والسيوط في بغية الوعات قالوا هذا هو الاشهر قالوا ابن آجو الروم هذا الوجه الأول أو اللغة الأولى اللغه الثانية ابن آج الروم هي نفسها ما يقال في الوجه الأول يقال في الوجه الثاني إنما التغيير يقع في الجين في شكل الجين الأولى بضم الجين والثانية بفتح الجيم. أما كون الهمزه ممدودة وكون الرائي مضمومة مشددة فشيء واحد متفق عليه إن هذه الصورة إيش الصورة الثانية الصورة الثالثة ابن أجروم بن أجروم يعني بفتح الهمزة دون مدين أج وسكون الجيم وضم الراء لكن بدون تشديد بدون تشديد ومنه الاجروميه ومنه الاجروميه لمتن بن اجروم يقول له الاجروميه يعني بفتح الهمزة وسكون الجيم وضم الراء ولكن الراء هل هي مشدده لا مخففه هذا النوع كامل؟ النوع الثالث النوع الرابع الجروميه الجروميه الجروميه ولذلك الذي ذهب طلب عندما ذهبوا الى شيخ اللي يدرسهم ابن السبكي فماذا قال لهم؟ قال ذهبتم لابن السبكي وتركتم الجارومية تبكي ذهبتم لابن السبكي وتركتم الجارومية الجارومية بحذف الهمزة وإثبات اللام مع فتح الجيم يعني تقوم بحذف الهمزة الجارومية. الجارومية وسكون اللام وماذا آخر الجاب وبفتحي الجيم والراء كيف هي راء مضمومة لا الجارومية, الجارومية. راء مثقلة يعني مشددة الجروميه الجروميه هذا النوع كم النوع الرابع النوع الخامس هي نفسها جروميه بحذف الهمزة واللام جرومية بحذف الهمزة واللام فقط الهمزة محذوفه ثم اللام ويبقى ماذا؟ يبقى فتح الجيم وراء كيف هي؟ راء مضمومة مع تشديد وتثقيل جرومية جر الرومية بفتح الجيم وراء كيف هي؟ مضمومة مشددة مثقلة هذا النوع كمل نوع خالص النوع, النوع السادس آآ جروم آآ آآ طيب آآ الهمزة كيف هي مندودة والجين كيف هي بسكو بتسكين تسكين الجين والراء مضمومة وهل مشدده ولا مخففة مخففة دون تشديد ودون تثقيل، يعني مخففة، كيف تقول؟ آجروم، آجروم وهذا النوع, النوع, النوع السادس، هذا نقل حتى على ابن آجروم ابن آجروم نفسهم كما قاله ابن الحاج، يعني طبعا في كتاب العقد الجوهاري قال يقال له هذا، وحكاه الصيوط أيضا في بغيه الوعات بل يقول رأيت بخطي ابن مكتوم في تذكيرتي أنه قال محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي أبو عبد الله من آل فاس يعرف بآقرم أو اقرم اقرم إذا سمعتم هذا ماذا يقولون؟ يقولون قاف معقدة أو قاف معقودة إيش هي القاف المعقودة؟ الكاف إذا كان عليها نقط ثلاث هذا يقول لها إيش؟ قاف معقودة أجرم أجرم يعني أجرم أجرم هذه ماذا يقول, يقول لها؟ يقول لها كاف معقودة يعني عليها نقطتين وقيل ضبط اسم ب يعني بأنواع أخرى غير هذه الأنواع ولذلك قال العلماء يعني يختار الإنسان أي لغة أي لغة من هذه اللغات؟ لأن كما قلت لكم، والاسم بربري، الاسم بربري، فلا بد أن يقع فيه ماذا؟ أن يقع فيه إشكال. فإذا اللغة الإعجمية والبربرية إذا وقع فيها الطالب، يعني لحن فيها الطالب، فلا تثريب عليه، فلا لحن في الأعلام، إنما اللحن في ماذا؟ في المعلوم وليس في الأعلام. وقبيلة ابنه لا زالت إلى الآن لا زالت الآن خارج فاس واذا فعليه الكل واسع إن شاء الله من قال اجروم أو أجروم أو أجروم أو الجرومية أو جرومية أو أجروم يعني كل هذه الأنواع السبعة جائزة جائزة إذن فهنا هذا لكن متى ولد ابن آج الروم؟ متى ولد ابن آج ولد ابن آج الروم سنة ستمية واثنين وسبعين هجرية طبعاً لذلك يقولون ولد بفاس ولاحظوا ماذا قالوا؟ قالوا كيف وضعوا له التاريخ؟ قالوا ولد بفاس في بموت ماذا؟ في موت في اليوم الآخر أو في السنة التي توفي فيها ابن مالك متى ولد؟ قال ولد في الستمائة وثلاثين بفاس في السنة التي توفي بها ابن مالك صاحب الألثية يعني صاحب الخلاصة هذه الولادة لكن متى توفي توفي ابن اجروم الروم يوم الاثنين عشرين من شهر صفر سبعمية وثلاثة وعشرين هجرية. اذا كم كان عمره انا ذاك؟ ستمية كم وسبعين ولد وتوفي سبعمية وثلاثة وعشرين. كم؟ واحد, واحد وخمسين. سنة. أكدوا. 51 سنة ومع ذلك في هذه المدة الزمنية القصيرة ترك انظام كثيرة وترك أرجوزات كثيرة وترك مؤلفات كثيرة بعضها معروف وبعضها غير معروف في القراءات في الفقه في الرسم في الرياضيات يعني كانت له مشاركة كانت له مشاركات في العلوم كلها. وابن أجر الروم أين دفينا؟ أين دفينا ابن أجر الروم؟ ابن أجر الروم دفينا داخل باب الحديد المعروف الآن بباب الحمراء. باب الحمراء من ذهب منكم إلى فاس يقع على يميني باب الفتوح بمدينتي فاس طبعا. فإذن أين أين دفينا؟ قلنا دفن داخل باب الحديد والمعروف بباب ماذا باب الحمراء عن يمين ماذا باب الفتوح باب الفتوح بفاس وطبعا مقابلة مقابلها تكون المقبرة وباب الفتوح هذه قبور فيها فيها ماذا فيها قبور علماء فيها قبور علماء وليس مجرد علماء علماء مشهورين كابن عاشر صاحب المنظومة صاحب المرشد المعين كابن عاشر هذا ابن عاشر قبره هناك وأما قبر العربي المالكي فليس هناك إنما هو في باب المحروق بفاس أيضا العربي صاحب ليس الحاتمي إنه العربي المالكي صاحب العارضة وصاحب أحكام القرآن وصاحب القبص وعنده كتب كثيره فابن العربي هذا اين دفن بباب المحروق فابن اجرب أين دفن بباب الفتوح يعني نقول باب الحديد المعروف بباب ماذا بباب الحمراء على يمين, أو يمين ماذا باب الفتوح طبعا هذا كله بفاس فاس ابن اجروم هذا معنى ابن اجر روم. هذا ما قيل في اسم ابن اجروم لكن ماذا يعني هذا اللقب أو ماذا يعني آج الذي ذكرنا فيه لغات كثيرة قيل آج معناه بلغة البربر الصوفي الفقير الزاهد الصوفي الفقير الزاهد وعلى لغة البربر الآن له معنى آخر ما هو نحن نقول أغرم اغرم الخبز يعني معنى أنها بلدة كانت معروفة بماذا؟ بالكرم فلذلك قيل لهم أصحاب اقروم أصحاب الخبز فلذلك يعني سواء قلنا بأن الصوفي الزاهد وفعلا هم معروفون بالكرم معروفون بالكرم فمره نزلنا إليهم ليلا والناس كلهم نيا نزلنا في مجد وإذا بالمسجد امتلأ بالناس وبالطعام. يعني عندما رأوا الضم مشعور بالمسجد الأضواء جاءوا بالطعام. فإذن هم معروف عليهم إلى الآن معروف عليهم الكرام ومعروف أنهم غالبا ما كلهم أو معظمهم كانوا حاملين لكتاب الله عز وجل أما الآن ظهر الفساد في البر والبحر على كل فابن آج بلغه بلغة البربر معناها الزاهد أو الصوفي الفقير الزاهد وبلغتنا طبعا أهل الريف يقولون ماذا أقارون بمعنى الخبز أصحار الخبز السؤال بنؤاج الروم هو كتب الله عز وجل لمقدمته قبولا عظيمة واستفاد منه الناس أين درس أين درس بنؤاج الروم بنؤاج الروم ذكر العلماء علماء التاريخ الذين تكلموا فيه يعني ذكروا لو ترجم قالوا اول ما درس درس بمدينه فاس المدينه التي كان يؤكل فيها العلم المدينة التي كان يؤكل فيها العلم يعني انا ذاك في زمانه اما في زماننا فالله المستعان فحتى قال القائل قد ولد العلم بام الارض وبالمدينه ترب فدري ام الارض هي مكه وليس مصر كما يقول المصريون قد ولد العلم بام الارض وبالمدينه مدينه نلساص وبالمدينة تربى فدري ودق بمصر الأزهر ودق بمصر كذا تغربلا باندلسه وبفاس أوكلا وما ترك شيئا للقروان وبفاس أوكلا هذا طبعا من الابيات المعروفه التي كنا نسمعها من بعض او من فم بعض شيوخنا قد ولد العلم بأم الأرض وبالمدينة تربى فدري ودق بمصر كذا تغربى بأندلوس وبفاس أوكلا إذن ابن آج الروم أول ما درس درس في ماذا؟ في بلده في بلده وفي موطنه مدي وهي مدينة فاس ثم إن ابن آج الروم شد الرحل إلى مكة حاجا فلما مر بالقاهرة التقى بماذا؟ التقى بالعلام النحوي الاندلسي سبوي عصره من أبو حيان صاحب البحر صاحب التفسير البحر المحيط فدرس عنه وأخذ عنه هذا أنتم تعلمون من هو أبو حيان وكان ابن أجرم معروفا بين الناس بالصلاح والتقوى والفقه والكرم وكان متبحرا في علم التجويد وكان خبيرا بفن الرسم وكانت له أراجيز أراجيز في القراءات، الأرجوزة يعني كان عنده أرجوزات يعني طبعا البحر هذا أحد بحور الشعر بحر الراجز الذي يسمى عندهم بحر ماذا؟ يعني يعرفه أي واحد يقولون مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل حتى كانوا يقولون بان هذا يعني هذا البحر يقولوا حمار الشعراء يسمونه حمار الشعراء معنى ان اي واحد عندما يريد ان يبدا قرض الشعر ونظمه يبدا بماذا بالرجز اولا لانه سهل ثم فيه ايضا ممكن ان يشغل الانسان وان يشتغل بماذا ان يشتغل بتقسيمه ويجعله مستفعل مستفعل مستفعل ويمكن ان يتركه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل الامر السالف على كل فابن اجروم كان عنده مشاركه في كل فنون ولذلك كان عنده ايضا الإخلاص كان عنده إخلاص وكان معروف بماذا بالوراء كان معروفا بالوراء وخير شاهد على ذلك مقدمته خير شاهد على ذلك مقدمته السؤال كثير من الناس يسألون ولسيا المتطلب يسألون لماذا سمر ابن اجر هذا المتن بالمقدمة وأنتم تعلمون يقال لها المقدمة ويقال لها المقدمة اذا سمعتم احدا يقول المقدمه لا تقولوا بانه لحن لا تتصرع لان لماذا لان هي تقرا المقدمه كما تقرا ماذا المقدمه وان كان الكسر افصح الكسر افصح فلذلك لماذا سمي هذا المثل بالمقدمه لماذا سمي بهذا وما سبب تسميتها بهذا قال بعض العلماء سبب تسميتها بالمقدمة لأنها توصل الطالب إلى مطولات وأمهات النحو والإعراب فهي كالمقدمة ومنه مقدمة الجيش مقدمة الجيش أشمعنا مقدمة الجيش لأنها تتقدم أمامهم وتتقدم أمام الجيش حتى تمهد له المكان الذي ينزل فيه حتى تسمعون الآن نعم هل انقطع الصوت نعم تسمعون الآن قطع الصوت والآن الآن تسمعون طيب قلنا سميت هذه المقدمه بماذا بمقدمة لماذا كمقدمه الجيش لان هذه المقدمه توصل الطالب الى ماذا الى امهات الكتب الى امهات الكتب وقالوا بـ بـ الجيش ماذا قالوا مقدمه الجيش ان الجيش عنده مقدمه وعنده الميمنه وعنده يعني معروف الاجنحه المنصره الاجنح اذا لماذا قيل لها مقدمه لانها تتقدم امام الجيش حتى تمهد له المكان الذي ينزله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبنا يقدم المقدمه ليهيئ لهم المكان وليبحث عن المكان السهل الذي ينزلون فيه ولذلك كنا نقول وكما قلنا لكم في اول الدرس ماذا المقدمات مفاتيح الكتب المقدمات مفاتيح الكتب وبعضهم يسمي هذا المتن بالخلاصة لماذا سموه الخلاصة؟ قالوا لشدة إيجازها لشدة إيجازها قيل لها الخلاصة قيل لها الخلاصة السؤال أين كتب النؤجر هذه المقدمة؟ أنتم تعلمون؟ أن العلماء غالباً ما يذكرون أين كتبوا كتبهم وتعلمون التاريخ كتب... تاريخ البخاري أين كتبه، وتعلمون أيضاً كل ترجمة كتبها كيف كتبها الآن المقدمة مقدمة نياج الروم أين كتبها كتبها تجاه الكعبة تعلمون الميزاب, الميزاب يعني بال... كان مستقبل الميزاب يعني تجاه الكعبة كتب هذه المقدمة كما ذكر المؤرخون وكيف أو ما هو نهجه في هذه المقدمة النهج الذي اتبعه ابن آج في هذه المقدمة يرى البعض وركزوا معي جيدا وهذا سياتيكم إن شاء الله في المتن يرى البعض أن المنهج الذي نهجه والمذهب الذي اتبعه ابن آج الرم في النحو هو مذهب من؟ مذهب الكوفيين مذهب الكوفيين عكس ابن مالك ابن مالك المنهج والمذهب الذي اتبعه في خلاصته مذهب من؟ مذهب البصريين وهذه فائدة وقالوا مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين أسهل من مذهب البصريين والذي قال بأن ابن آج الروم كان على مذهب الكوفيين علماء مؤرخون ومنهم سيطي في البغية بغية الوعات ذكر في ترجمة النئاج الروم لمن يرجع إليه يقول استفدنا من مقدمته أنه كان مذهب الكوفيين في النحو لماذا؟ ومن أين استفاد هذا؟ قال لأنه لما جاء لعلامة الاسم عبر بماذا؟ عبر بالخفض والخفض علامة الكوفيين وعبارتهم وأيضا لما جاء إلى الجوازم أو إلى الأفعال عبر بماذا؟ في الأمر قال والأمر مجزوم وهي عبارة من؟ معنى أنه معرب الأمر معرب عند الكوفيين وهذا رأيهم وأيضا في الجوازم كما سياتيكم إن شاء الله في درس غد قال والجوازم كيف عد منها كيفما ثمانية عشر وذكر منها كيفما والجزم بها رأي من؟ رأي الكوفيين ولذلك انكره البصريون ثم يقول الصيوط فتفط إذن هذا بالله عليكم هل مثل هذه الموافقات تعطيه أن يحكم عليه بأنه كان كوفيا أم لا مجرد موافقة هل يمكن الجواب لا لماذا وإلا صحيح يقال للصيوط رحمه الله تعالى ومن قلده إن ابن آج الروم وافق الكوفيين في بعض استراحاتهم كما وافق البصريين في بعض اصطلاحاتهم بل ولو اختيارات خالف فيها المشهور عند البصريين والكوفيين كما سيأتي إن شاء الله سيأتي في المت وننبه على هذا فاذا هل يمكن أن نحكم عليه بأن مذهبه مذهب الكوفيين من خلال موافقته للكوفيين في مسألة أو مسألتين أو ثلاث ونغفل موافقته للبصريين في مسائل أكثر من ذلك وهل هو صرح بأنه على مذهب الكوفيين؟ وهل هو صرح أنه على مذهب البصريين؟ إذن فنقول للسيوط رحمه الله فتفطن كما قال هو فتفطن نقول له وليس على مذهب الكوفيين فتفطن وقد نرد على من لا نبلغ قدره في العلم لأن العلم منح إلهية ومواهب ربانية فلذلك الصحيح يقال بأن لا يمكن أن نحكم على الشخص بأنه على مذهب من المذاهب وهو لم يصرح بذلك بمجرد موافقة أو بمجرد مخالفة وهذا هو الذي يقرح في العقيده لا يمكن أن تحكم على الشخص بأنه اشعري قح بمجرد أنه وافق الأشعريين في بعض المسائل فالذي يحكم الآن على الحافظ من حجر بأنه أشعري حكمه جائر والذي يجعل الإمام النووي من الأشعر أيضا حكمه جائر لأنه ليس له مؤلف خاص مستقل في العقيدة، فلو كان له مؤلف مستقل في العقيدة فنقول فعلا لكنه وافق الأشعريين وهذا هو الواقع والبيئة أنتم تعلمون البيئه ماذا تفعل وتعلمون ايضا أن الصاحب الساحب أن الصاحبة ساحب فلا يمكن أن نحكم على الشخص بمجرد كونه وافق الأشعري بانه أشعري أو وافق الكوفيين بانه كوفي المذهب أو وافق البصريين بأنه بصري المذهب بفهم هذا السؤال الآن كيف كان اهتمام العلماء بهذه المقدمة لا تسألوا اهتمام العلماء بهذه المقدمة اهتموا بها اهتماما كبيرا اهتموا بها شرحا ونظما وتتميما وتعليقا واعرابا واستدراكا وتذييلا بل هذا كان قديما وحديثا وهذا إن شاء الله في المرحلة الثانية سنذكر لكم من اعتنى بها شرحاً ومن اعتنى بها نظماً ومن قام بإعرابها أما الآن فكما يقال من باب أشار فأشار آن الوقت وحان لأن نضع ماذا رحلنا مع المتن لأن نضع رحلنا مع متن المصنف رحمه الله ونقف مع فقراته ولكن للأسف لا نقيم به بالاعراب لأن الاعراب اعراب المثل يؤدي الوقت ونسمي هذه النتف وهذا اللقاء معكم لقاء حبي نسميه ماذا التوضيحات الجلية في حل ألفاظ الأجرمية التوضيحات الجلية في حل ألفاظ الأجرمية كما قلت لكم اغفلنا وأخرنا اعراب البسملة لا وأيضا اعراب المتن أغفلناه وأخرناه إلى المرحلة الثانية الآن نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى إلى هنا السؤال فقد قلت لا بد أن نجعل المتن على شكل سؤال وجواب تقريبا للمبتدئ أمثالنا وتمرينا له وتسهيلا عليه فنقول قول المصنف الكلام إلى كم ينقسم الكلام إلى كم ينقسم الكلام الجواب ينقسم الكلام إلى قسمين كلام في اللغة وكلام في الاستراح لعلكم لو تسمحوا لي دقائق معدودة أن نقف مع تعريف الكلام في اللغة وأنتم تعلمون العلم بالشيء فقط من باب العلم بالشيء وإلا فمقصود المصنف الكلام في استراح النحويين ولا الكلام عند اللغويين مقصوده الكلام في استراح النحويين ولكن لا بد أن نعرف ما معنى الكلام لغة فالسؤال ما هو الكلام لغة ما هو الكلام لغه الجواب تنوعت التعاريف العلماء للكلام لغه وقالوا الكلام لغه ما حصلت به الفائده سواء أكان لفظا او لم يكن لفظا يعني ما يقوم مقام اللفظ ما يقوم مقام اللفظ سواء أكان لفظا أو لم يكن لم يكن قلنا وما يقام يقوم مقام اللفظ هذا تعريف هناك تعريف أخرى مثلا خذ التعريف الثاني قالوا كل ما أفاد الكلام لغة هو كل ما أفاد من كتابة أو إشارة أو عقد أو نصب أو لسان حال أو تكلم مقال هذه السبعة هذه كلها كلام لكنه في اللغة وليس في الاستلاح وستسمعون لكن التعريف المشهور التعريف المشهور هذه كلها تعاريف ربما يستفيد منها الطالب ويفهم منها بعض الألفاظ المغلقة والغريبة فمثلا هناك من عرفه عرف الكلام في اللغة عبارة عن ما تحصل بسببه فائدة عبارة عما تحصروا بسببه فائدة سواء كان لفظ أو لم يكن عبارة عما تحصل بسببه الفائدة سواء كان لفظ أو لم يكن يعني كالخط والكتابة والإشارة والعقد والنصب إلى غير ذلك وأما التعريف المختصر ويجمع هذه التعريف كلها اختار تعريف واحدة هذه كلها اذكرها لكم لماذا للمعرفة والفهم؟ ان بعض العبارات تكون مغلقة، ولكن عندما تذكر تعريف أخرى تفهم ما كان مغلقاً وما كان غريباً. الألفاظ الغريبة تعرف بماذا؟ فلذلك نقول عبارة عن القول أو ما كان مكتفياً به. عبارة عن القول أو ما كان مكتفياً به. هذا تعريف سهل. ما هو المكتفي عن القول؟ المكتفي عن القول أشياء كثيرة، أشياء كثيرة وأشهرها السبعة. أشهرها سبعة هي كثيرة لكن أشهرها سبعة. أولاً الإشارة والخط والكتابة والعقد والنصب ولسان الحال وتكلم المقال وتكلم المقال ابدا اولا بالخط سؤال هل الخط كله لا يعتبر كلاما في الصلاح النحوي هل الخط كله لا يعتبر كلاما في الاصطلاح النحوي الجواب نعم الخط كله لا يعتبر كلاما في الصلاح النحوي يا ترى اذا وجدت رساله مكتوبه وعرفت خط شيخك واستفدت منه ما يريد أن يقول فهمت كل مقصوده أكثر من هذا أخذت كتاب الله وقرأته وفهمته أخذت حديث رسول الله أخذت كتابا من كتب الحديث وقرأته وفهمته أنت قرأت الخط المكتوب سواء كان القرآن أو السنة، وفهمت المقصود، وهل هذا يعتبر كلاماً في السلاح نحوين أم يعتبر كلاماً عند أهل اللغة؟ الجواب، ها؟ عند أهل اللغة، يعتبر كلاماً في اللغة كما سترى. طيب، سؤال كيف يعرف الطالب أن هذا الخط، إن هذا الخط في السلاح اللغويين وليس في السلاح نحوين؟ كيف يعرف؟ قد يقول لا يقول لا هذا لا يعتبره هل انا انت تقول بانه كلام في اللغة وانا اقول لا لا كلام في الصراع النحوي او العكس انت تقول كلام في الصراع النحوي وانا اقول كلام في اللغة بماذا تعرف ما دليلك ما حجتك حتى ولو كانت منطقية لانا نحن امة الدليل امة البرهان أمة العلم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما هو دليلك على أن هذا الخط هو من نوع ماذا من نوع الأول من الكلام اللغوي وليس من الكلام الاصطلاحي ما هو الضابط ما هو ضابطه, ضابط. ضابط ما هو ضابطه؟ ضابط آه. بستي... يعرف ذلك بالنظر إلى قيوده الاربعه يعرف ذلك بالنظر الى قيوده الاربعه يعني ننظر لاحظوا ركزوا معي جيدا القران خذوا القران القران كلام الله سبحانه وتعالى المعجز بلفظه ومعناه هذا كلام الله القرآن تقرأه من اوله الى اخره هل هو كلام لغوي ام كلام اصطلاحي لغوي لماذا ننظر إلى القيود ننظر إلى القيود أما ما تقرأه كلام مركب ولا لا, لا. مركب بلا ليس ما تقرأه مركبا لا. بلا مركب مفيد ولا هو مفيد مفيد موضوع وضع عربي أم ليس موضوع وضع عربيا لكنه لف لف أم خط ما لكم لا تنتقرون لفظ أم خط خط إذن اختل قيد من القيود أليس كذلك بلى إذن يمر الطالب هل هذا الخط مفيد نعم هو مفيد هل هو موضوع وضع عربي نعم هو موضوع وضع عربي هل هو مركب نعم هو مركب مفيد موضوع وضع عربي لكنه ليس بلف فهمتوا الآن لأن الكتابة غير اللفظ لأن الكتابة غير اللفظ ولذلك قالت امنا عائشه الصديقة بنت الصديق المبرئه من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله ما بين دفتي المصحف كلام الله فالمصحف هو كلام الله كلامه من جهه اللغه العربيه ام من جهه الاصلاح من جهه اللغه العربيه لان المكتوب يعتبر كلاما في اللغة يعتبر كلاماً في اللغة العربية ولذلك يقولون القلم أحد اللسانين القلم أحد اللسانين لسانين. وإن كان كتابة يعتبر لسان ولذلك يسمونه ماذا؟ أحد اللسانين وكما قلت لكم سابقاً شيخنا تقي الدين الهلالي سمى كتابه تقويم اللسانين تقويم اللسانين ماذا يقصد باللسانين؟ اللسان والقلم لكن يسمونه ماذا يسمونه هذا هل ركزوا معي جيد بارك الله فيكم هل الكتابه تعتبر لسانا أم لا الجواب لا ولكن يسمونه لسانا صامتا وليس ناطقا يسمونه لسانا صامتا صامتا وليس ناطقا يعني معناه أنه سواء كان خطا أو كتابة أو اشاره هذا لا يعتبر كلاما في السلاح النحوي إنما هو يعتبر ماذا؟ يعتبر كلاما عند اللغويين، عند اللغويين، عند اللغويين حتى وإن كان الخط أفاد الجواب الخط حتى ولو أفاد، لكنه وإن أفاد لكنه لا يعتبر كلاما في السلاح النحوي وإنما يعتبر كلاما في ماذا؟ عند اللغويين سؤالي متى يصبح كلاما في اصطلاح النحويين متى يصبح ركزوا معي جيدا وهذا سهل بإذن الله والله من كانت له ذاكرة ويريد أن يتعلم لا يوجد علم لا يوجد علم صعب دائما لا تستصعب الأمور دائما استحضر على ان الله عز وجل قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وكيف لا ييسر لك ايضا اسبابه ووسائله فركزوا معي وكل علم سهل باذن الله عز وجل ان اخلص النيه وأحضرت القلب متى يصبح كلاما في اصطلاح ما ماذا نقصد متى يصبح يعني متى يكون القرآن القرآن كلام في الصلاح النحوي؟ هل يمكن أن يصلح كلاما في الصلاح النحوي؟ هل يمكن؟ احنا قلنا كلام في اللغة قرأنا القرآن من أوله إلى آخره هل يمكن أن يكون كلام في الصلاح النحوي؟ إن قيل لك عد إلى مليار فصرت تعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني هذا يعتبر كلام في الصلاح النحوي ولا كلام في اللغة؟ ها كلام في اللغة لا يعتبر كلام في الاصطلاح لماذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة لماذا؟ يحتاج إلى أن يكون هناك مسند ومسند إليه ومحكوم ومحكوم عليه ومحمول ومحمول عليه. ركزوا معي جيدا. فالقرآن إذا قلت بسم الله هذا كلام الله اقرا كتاب الله هذا كلامه أصبح كلام في الاصلاح نحون ولا لا؟ أصبح كلام في الاصلاح نحون. مسند ومسند, مسند ومسند إليه طيب أنا هذه كلمة مسند ومسند إليه لأنه وإن كان في البداية لكن لا بأسان نذكرها سيأتي إن شاء الله ونبيينها يعني لا بد من المبتدا والخبر هذا معنى لا بد من المبتدا والخبر فما إذا ذكرت المبتدا بدون خبر يعني أنت تقرى القرآن من أوله إلى آخره كأنك ذكرت مبتدا بدون خبر واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى ألف ألفين تلتلال أربعة لفهم سالف لماذا تعود بدون سبب بدون سبب أين, أين ماذا؟ أين الخبر؟ فإذا ذكرت الخبر أصبح كلاما إيش؟ في الصلاح النحوي إذن هذا هو الخط فعلمنا هذا؟ وشوية بشوية إن شاء الله الأمر سهل جدا. قلنا ما أفاد عبارة عن ما تحصل به الفائدة سواء كان خطا أو إشارة ما المراد بالإشارة؟ ما المراد بالإشارة التي يطلقها العلماء هكذا إشارة المراد بها الإشارة المفيدة الإشارة المفيدة ركزوا معي فلو قلت لطالب أو لطالبة هل أحضرت الكتاب؟ هل أحضرت الكتاب؟ فيشير برأسه هكذا يعني من الأعلى إلى الأسفل ماذا فهمنا؟ ماذا فهمنا من إشارتي؟ أنه أحضر, أحضر الكتاب أنه قد أحضر الكتاب أما إن قيل له هل أحضرت الكتاب فأشار يمينا ويسار. إذا إيش معنى هذا؟ معناه أنه لم يحضر الكتاب هل, هذه هل هذا كلام في السراح النحوين؟ لا لا يعتبر كلام في السراح لماذا؟ هو مفيد لكنه غير لفظ نعم غير لفظ أما هكذا يعني أشار بلسانه فقط عفواً برأسه فقط فهذا لا يعتبره كلامًا في الاصلاح نحوي، ولكنه يعتبر ماذا؟ كلامًا في الاصلاح. كلامًا عند أهل اللغة، عند أهل اللغة. فلذلك نقول هذا كلام في اللغة وليس كلامًا في الاصلاح، وليس كلام في الاصلاح. قد يقول قائل منكم لماذا لا يكون كلام في الاصلاح نحوي ووافٍ ومفيد؟ وهم يشترطون أهم شيء في الكلام الإفادة. لماذا لا يكون؟ نقول له الجواب نعم هو مفيد لكنه ليس رفضا ركزوا متى فقدنا شرطا واحدا متى فقدنا شرطا واحدا من شروط الكلام في استلاح النحويين ما هي القيود الكلام؟ أربعة اللفظ والتركيب والإفادة والوضع فإذا فقدنا شرطا واحدا فهو كلام في اللغة ولسفر للسلاح فالاشاره لفظ لكنه صامت اشاره لفظ لا نعم لفظ لكنه كيف هو صامت شرطه هكذا لكنه صامت نقول اشاره هي لفظ لكنها صامته ما الدليل على ان الاشاره لفظ صامت من يذكر منكم الدليل الدليل في القران زكريا كان عندما يدخل على مريم كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير عزيز هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء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 إلا رمزا ما معنى الرمز ما معنى الرمز في الآية معناه الإشارة معناه الإشارة والعلماء يقولون الإشارة ركزوا معي في هذه القاعدة وهذه القاعدة تفيدكم حتى في الفقه الإشارة تقوم مقام العبارة الإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام الإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام, في الإفهام. ولاسي ما عند العجز عن التعبير تصوروا أبكم سئل هل هذا ضرب هذا فأشار برأسه وماذا نفهم من هذا نفهم أنه أن نعم أن نعم كما كان بعض البصريين يتعاملون بهذا كان بعض المصريين يتعاملون بهذا فلذلك كما سيأتي مما يحكى أن بعض قدماء المصريين بعض قدماء المصريين اشترى غزال وكان معروف عليهم بعضهم ما كان يستطيع أن يتلفظ بالراء، أو اشترىه بـ 11 دينارا فلا يستطيع أن يقول 11 دينار فسأله رجل بكم اشتريت هذا الغزال فأراد ان يتلفظ بـ 11 دينارا فخشي أن يضحك عليه الناس فماذا قال؟ فعقد أنامله العشر وبدا يعد وأخرج لسانه ليتم الحادي عشر وكان الغزل في يده وأطلقه وفر وصار يعد الغزل وهو يعقد الأصابع حتى فر منه الغزل فقالوا لغبائه ضيع الغزال لغبائه فلذلك قال العلماء إذا كان الرجل عاجز عن التعبير فالإشارة تقوم مقامه العبارة في الإفهام وسواء كانت الإشارة بالرأس أو بغيره سواء كانت الإشارة بالرأس أو بغيره فإنها تكون مفيدة وغير مفيدة تكون مفيدة لكنها تعتبر كلام في اصطلاح النحويين الجواب لا ليست كلاما في اصطلاح النحويين لماذا؟ لأنه لم يتلفظ ولم ينطق بها فبما أنه لم يطلف بها ولم ينطق بها فهي كيف هي فالإشارة إما بالرأس وإما بالعين أنتم تعلمون الاشاره بالعين والناس إذا أرادوا أن يتغامزوا على أحد يعني استعملوا خائنة الأعين وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يحذروا من هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا ابن أبي صرح قصه معروفه اراد ان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كانه يعرض عنه فقال يا رسول الله لو اشرت لنا ب... بعينك فقال ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاهل ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاهل هذا رواه ابو داود باسناد صحيح بل النبي اعتبرها ايش خائنه الاهل اعتبرها خائنه الاهل لأن هذه العين بالإشارة تقضي الحوائج تقضي الحوائج بين اثنين تقضي الحوائج بين اثنين بل أكثر لكنها تعتبر كلام في استراحة نحوي لا تعتبر كلام في استراحة نحوية وأنا لا أريد أن أذكر لكم هناك قصائد كثيرة فيها الكلام بالعين يعني الناس يقضون حوائجهم حوائجة بالعين احتقال القائل إذا كلمتني بالعيون الفواطري رددت عليها بالدموع البوادري ولم يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر وقال آخر إذا نظرت نحوي تكلم ترفها فجاوبها ترفي ونحن سكوت إلى أن قال أيضا فواحدة منها تبشر باللقاء وأخرى نفسي تكاد تموت وقال آخر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي وإقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم إلى آخر الأبيات وهذه الأبيات يستدلوا بها علماء النحو على ما فيها من قلة حياء إلا أنها يستشهد بها في كون الإشارة تتم بها الفائدة لكن لا تعتبر كلاما في الصلاح النحويين بل تعتبر كلاما في ماذا؟ عند اللغويين عند اللغويين أنا أسألكم سؤال أسألكم سؤالا هل هناك من عرف الإشارة؟ الجواب نعم أنا وقفت على تعريفات كثيرة قديما وأعجبني تعريف واحد وهو تعريف لمن؟ لأبي البقاء في كتابي الكليات فيقول الإشارة معناها التلويح بشيء يفهم منه النطق التلويح بشيء يفهم منه النطق اما بالعين واما بالراس واما باللسان او الشفتين واما باليد او الرجل او اي شيء وإما بأي شيء هذا تعريف جميل للاشاره التلويح بشيء يفهم منه النطق بماذا ولكن ليس نطق حقيقي صامتا اما بالعين واحد وإما بالرأس اثنين وإما باللسان ثلاث وإما بالشفتين أربع وإما باليد خمسة وإما بالرجل ستة وإما بأي شيء سبعة وإما بأي شيء مجرد أنه حصل لك المطلوب فهو إشارة هو إشارة والكلام على الإشارة طويل جدا لأنه يتكلموا علي الفقهاء في الميراث لكن لا هذا لعله كافي عندنا أيضا في التعريف لأن الآن نشرح تعريف عبارة عن ما تحصل بسبب الفائدة سواء كان خطا أو إشارة أو كتابة أو لسان حال ما هو لسان الحال؟ كيف نعرف لسان الحال؟ خذوا قاعدة يقولون لسان الحال أنطق من لسان المقال لسان الحال أنطق من لسان الحال قبل أن نعرف ما معنى لسان الحال تصوروا إذا وجدتم امرأة منكسرة وهي واقفة تريد أن تتسول لكنها منكسرة فاعلم أن لسان الحال يدل على أن هذه المرأة ليس من عادتها التسول أنها أصبح الآن أصبح التسول حرفة والعياذ بالله رأيت رجل أيضا أراد أن يطلب لكنه لكثرة الحياء. لكثرة الحياء لا يستطيعون يرفع بصره فلسان الحال انطق من المقال أو رايت رجل ينظر إليك لا يريد أن يسألك أنت مثلا عندك من مطعم رجل جائع وقف استحياء ان نستطع ان يطلب فماذا نقول لسان الحال انطق من المقال طيب من يعرف منكم لسان الحال من يعرف منكم لسان الحال لسان الحال هو أحسن تعريفا يقال كل ما يفهم من حال الشيء كل ما يفهم من حال الشيء يقال له لسان الحال كل ما يفهم من حال الشيء يقال له لسان الحال وحال الشيء لماذا قلنا الشيء أنكر نكرات وإن كنا عرفناه هنا لأن الشيء قد يكون جامداً وقد يكون حيواناً وقد يكون ناطقاً وقد يكون غير ناطق. أنت تريد أن تملأ قربة بالماء أو بشيء آخر مما تملأ به القرب وإذا بك وضعتها في العين وأردت أن تمتلئ أردت أن تنتلئ لا بد أن تحدث صوتاً لا بد أن تحدث صوت. هذا الصوت يشير إلى أن القربة انتلعت ولذلك قال هذا لسان الحال ولا ماذا الحال. ولذلك قال الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني مهلنا رويدا قد ملأت بطني امتلأ الحوض وقال قطني إذا كان الإنسان يريد أن يملأ الحوض وعندما يمتلئ يحدث ماذا صوتا ولا سيما كما قالوا بق بق بق يعني يحدث هكذا يحدث صوتا إشارة إلى أن وقد امتلأ امتلأ الحوض وقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني قد ملأت ب... لأن أي شيء عندما يمتلئ لابد أن يحدث صوتاً وهذا الصوت يسميه العلماء لسان الحال لسان الحال بدلاً ما يتكلم الجامد إنما يتكلم بالصوت يحدث صوتاً الجامد لا يتكلم لكنه يحدث صوتا يخبرك بامتلائه يخبرك بماذا بامتلائه لذلك يحدث صوتا وهذا يسمى ماذا يسمى رسالة طيب هل من دليل في الكتاب أو في السنة الجواب نعم الحديث المعروف الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بأن الله عز وجل عندما يلقي في النار أهلها ويسأل النار يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط أو قطني قطني أو قط قط أو قط قط هذه لغات إذا هنا لسان الحال لسان الحل. هذا سهل جدا ان شاء الله لسان الحد عندنا ايضا حديث النفس حديث النفس حديث النفس طبعا تكلمنا فيه جيدا في القواعد الفقهية عندما شرحنا القواعد الفقهية وهذا حديث النفس هو ايضا من كلام اللغويين وليس من كلام من من كلام وليس من كلام النحويين كما الاغطل هذا كان شاعر نصراني شاعر سلاطين يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا بالأسف الناس أول صفات الله عز, وصفات الله عز وجل من أجل كلام لنصراني ومن أجل بيت لنصراني فجعل القرآن ليس كلام الله إنما هو دال على كلام الله أما هو لا يعتبر كلام لله عز وجل وليست له تلك القداسه وتلك النزاء فقالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا للأسف هذا البيت به أول الكرامية كثير من, كثير من صفات أولها قلنا من أجل ماذا؟ وجعلوا ما بين دفة المصحف على أنه دالا على كلام الله قالوا هذا دال على كلام الله وليس, وليس كلام الله إنما هو دال على كلام الله هكذا قال دال على كلام الله وهذا طبعا ضلال لكن شيخ سم تيمية عنده توجيه رائع يقول يمكن نخرج لهذا البيت توجيها صحيح نقول إن الكلام لفي الفؤاد ماذا نقول؟ إن البيان لفي الفؤاد بدل الكلام نقول بيان إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فهذا التوجيه الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام جيد بهذا التخريج يمكن أن يكون معه البيت واضحا وفصيحا وصحيحا لأن حديث النفس حديث النفس هو الذي يحدث به الإنسان أنت تحدث نفسك بشيء هذا الذي تحدث به نفسك يعتبر كلام في الصلاح النحوي ام كلام في اللغة؟, في اللغه هذا كلام في اللغة بدليل ان حديث النفس لماذا قد يسالك سؤال أه؟ يعني شخص يقول لك لماذا لا نعتبر حديث النفس كلاما في الصلاح النحوي لماذا لا لا هناك جواب دقيق لماذا لا نعتبر حديث النفس حديثا نفسي هي من ماذا من النوع الثاني من الكلام في الصراح النحوي الجواب يقال لو حديث النفس لو اعتبرناه من الكلام في الصراح النحوي لكان الشخص يحاسب عليه لكن حديث النفس لا يحاسب عليه الانسان اذا فهو كلام فيش كلام في اللغه ولا كلام في الاصراح كلام في اللغه والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصالحين ماذا قال؟ قال حديث ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بها نفسها ما لم تتكلم او تعمل ما لم تتكلم أو تعمل إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تتكلم أو تعمل فلو كان حديث النفس كلاما في الاصطلاح لكان الحساب عليه قائما ولا غير قائم لكان الحساب عليه قائما ولذلك انا كنت بينت في منظومه المسمات شوارد الانس في نظم القواعد الفقهيه الخمس قلنا بان الواقع في النفس الواقع في النفس البشري الواقع في النفس البشريه كم ينقسم, ينقسم ينقسم الى خمسه اقسام اربعه لا يواخذ عليها وانما يواخذ المكلف على واحد لعلك تذكر الابيات وقسموا الواقع في النفس الى خمسه اقسام فخذها بالولا وقسموا الواقع في النفس الى خمسه اقسام فخذها بالولا عيد البيت وقسموا الواقع الواقع في النفس قسمه العلماء الى خمسه اقسام وقسموا الواقع في النفس الى خمسه اقسام فخذها بالولا هاجس هذا الاول خاطر هذا الثاني حديث النفس هاجس خاطر حديث النفس هم وعزم خاتم للخمس هم وعزم خاتم للخمس من يعيد البيتين يعني بقي بيت واحد يلا من يعيد البيتين وقسم الواقع. الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولاء هاجس خاطر حديث النفس هم وعزم خاتم للخمس خاتم للخمس الأول ها جس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم كم هذه خمسة وكلها غير مؤاخذ بها سوى هكذا يقول وكلها غير مؤاخذ بها سوى وكلها غير مؤاخذ بها سوى الأخير وكل وكلها غير مؤاخذ بها سوى الأخير إيه وكن منتبها وكلها غير مواخذ بها مؤاخذ بها وكلها غير مؤاخذ بها سوى الاخير عيه يعني ايه معنى عيه حفه فكن منتبها إيش هو الآخر ما هو الآخر العزم. العزم فإذا كان الإنسان إذا كان الإنسان غير مؤاخذ على حديث النفس فمعناه لا يعتبر كلاما في السلاح النحوي إذن هذا هو الرابعة بقي ماذا؟ بقي تكلم المقال تكلم المقال تكلم المقال ما هو تعرفه؟ هذا قل من يعرفه يقول تكلم المقال ولكن سمعنا من شيخنا عياد رحمه الله تعالى يقول إفهام كلام الغير واحد يتكلم مع آخر وانت تفهم كلامه هذا يقال له ماذا؟ تكلم المقال إفهام كلام الغير أو إيصال الكلام إلى الغير سجلوا هذا هذا التعريف لأننا سمعناه من فم شيخنا ولم نقف عليه إنما هكذا من فمه إلى أذننا يقول إفهام كلام الغير أو إيصال الكلام إلى الغير واحد يتكلم مع آخر وأنت تفهم كلامه هذا يقال له تكلم المقال أو إيصال الكلام إلى الغير هذا التعريف الثاني أو المعنى الثاني إيصال الكلام إلى الغير فأنت عندما تريد أن توصل لها الكلام فمعنا أن هذا يسمى تكلم المقال تكلم المقال ولذلك العلماء قالوا قد يكون تكلم المقال أبلغ من المقال نفسه قالوا قد يكون تكلم المقال أبلغ من الكلام نفسه قد يكون من الواحد يتكلم مع صاحبه وانت تفهم ما يقول له فلا يستفيد من غير المقصود في الكلام يستفيد اكثر مما من المقصود بالكلام انت تكلم هذا وانت تسمع انا اكلم هذا وانت تسمع وليس من باب اياك اعني وافهم يا جارتي لا انا اكلم هذا وانت تسمع انت استفدت اكثر ممن ممن اكلمه انما المقصود هذا المقصود هذا ولذلك قالوا قد يكون تكلم المقال أبلغ من المقال نفسي أبلغ من المقال نفسي فأنا مثلاً أحاول أن, أن أشرح وأنت تفهم تفهم ماذا؟ تفهم ما أقول وفي نفس الوقت توصل كلاماً للغير توصل كلاماً للغير وحتى لو فهمه حتى لو فهمه أو أفاده إذا فهم الإنسان أو أفهم هل هذا يعتبر كلام في الصلاح نحوي؟ أنت تسمع منه ولا يخاطبك أنت فأنت تسمع واستفدت كثيرا لكنه يعتبر كلام في الصلاح لا لأنك لست المقصود لا بد من المقصود المقصود هذا وسياتي في التعريف لا بد أن يكون قاصدا قاصدا وإلا كان كلاما في اللغة وليس كلاما في الصلاح فإذن هذا لا يعتبر كلاما في استلاح النحويين وإنما يعتبر ماذا؟ كلاما خذوا قاعدة الكتابات كلها تعتبر كلاما في استلاح اللغويين خذوا هذه قاعدة الكتابات كلها تعتبر كلاما في استلاح اللغويين ولا تعتبر كلاما في استلاح النحويين لماذا؟ لأنها ليست لفظا رغم إفادتها نعم رغم إفادتها. رغم كونها مركبه نعم رغم كونها مركبة رغم كونها موضوعا وضعا عربيا نعم رغم كونها موضوعا وضعا عربيا ف افهموا هذه وسجلوها الكتابات كلها تعتبر كلاما في الصلاح اللغوي يعني كل الكتب الموجوده في العالم هي كلام في اللغه هي كلام في اللغه طيب سواء كانت مفيدة أو يعني طبعا مفيدة إذن هذا لذلك عرف بعضهم الآن نحن مع, مع ماذا؟ عرف بعضهم الكتابة تكلم المقال فقلنا الكتابات كلها كيف هي؟ كلها كيف هي؟ <تصفيق> <آه> <تصفيق> كلام فيما <تصفيق> تعتبر <تصفيق> كلام فيما؟ <تصفيق> في, في استلاح اللغوي في استلاح اللغوي وليس في استلاح ولذلك أبو البقاء في كتابي القيم وأنا انصب إلى الكتاب الكليات عرف الكتاب لما عرف الكتاب ماذا قال قال جمع الحروف المنظومة جمع الحروف المنظومة وتأليفها بالقلم ويعبر عنها بالكتابة كما يعبر عنها بالخط ويعبر عنها بالإملاء إما يعبر عنها بالكتابة ويعبر عنها بالخط ويعبر عنها بالاملاء كل هذه لا تعتبر كلاما في الصراح النحوي هو لم يشر الى هذا ولكن معلوم سواء اعتبرناها خطا او اعتبرناها املاء او اعتبرناها كتابة فهي لا تعتبر ايش لا تعتبر كلاما في الصراح النحوي بل قال بعضهم الكتابة يعبر عنها بالتأليف يعبر عنها بالتأليف الكتابة سميها تأليفا اسميها خطا او سميها كتابه او سميها ماذا اخر املاء فلا تعتبر كلاما في اصطلاح النحويين وانما تعتبر كلاما في اصطلاح اللغويين بقي شيء اخر بقي النصب النصب شنو هي النصب ما هي النصب النصب هي العلامات المنصوبه العلامات المنصوبه يعني المنصوبة في الطريقة ليعلم المار من اين يذهب مثلا هذه العلامات التي توضع في الطريق ماذا يقال لهذه في اللغة العربية يقال لا نصب طيب أنت اتفقت مع صاحبك انكم ستسافرون فاتفقتم عن الوقت فقال مثلا إذا سبقتني ضع العلامة لأعلم لأعلم أنك قد سبقتني فجاء وجد العلامة وعلم ماذا تقول هذه العلامة تقول انه قد مر انه قد مر إذن هذا كلام في اللغة ولا كلام في الاستنى؟ كلام في اللغة كلام في اللغة طيب هل يوجد في هذا نص من السنة؟ الجواب نعم جاء في صحيح مسلم حديث طويل معروف وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله من غير منار الأرض ولعن الله من غير منار الأرض ما من المراد بمنار الأرض؟ المنار العلامات التي يهتدى بها عندما يكون الانسان عنده ارض وهذا عنده ارض لكل ارض علامه فانت تغيرها حتى تدخل في ارضه حتى تدخل في ارضه فهذه المنار يعني علامات يهتدى بها ان هذه ارض فلان وهذه ارض فلان فلذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الارض وهل يعتبر هذا كلام في الصلاح اللغوي ام يعتبر كلام في الصلاح النحوي الصلاح اللغوي كذلك العقد العقد وقد أشرنا إليه شريعا العقد. العقد هي عبارة عن عقد الأصابع الأصابع المعينة يعني هم كانوا يتبايعون يتبايعوا بأهل مصر فكانوا إذا عقدوا العقد هذا الصغير الخنصر فيدل على ثمن وإذا عقدوا هذا الإبهام فيدل على ثمن إذا عقدوا الوسطى فيدل على ثمن فإذن هذه عقد كان يتبايع بها من أهل مصر القدماء وكانت معروفة عندهم فبمباشره يعني لغتهم تفهمها فكان إذا أشار بهذا بكم هذه يشير له بهذا بالسبابه يعلم كم يقصد وكم يريد وإذا أشار بالابهام يعلم كم وكيف يعرفون هذا بالحرف لأن للتعارف مع العقد بالأصابع كانوا يعرفون يعقدونها وبماذا يعرف العرف هو الذي يبين وأنا دائما أقول قاعدة وهي قاعدة فقهية مهمة جدا المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذه قاعدة هي تعتبر سواء كان في الفقه أو في غيره أنا دائما هذه قاعدة أقولها لإخواني وأنا عندما أقولها كثير من الناس يظنون على أن الكلام هكذا كلام على عواهنه لا العقد الشرعي الزواج واليوم اليوم اليوم ثلاث اخوه اتصلوا بي واتصلت بي ايضا بعض الاخوات على قضيه العقد الشرعي وجدوا هذه الوسيله وهذا يشبه عنده زواج المتعه يقضي وطره مع المرأة اسبوع أو, أسبوعين او شهر ثم يعطيها المال كان القضيه قضيه مال يقول لها انت طالق لا ابدا انا اقول لهن دائما اذا عقد العقد الشرعي لا بد من التوثيق لانه من المصالح المرصله والمعروف عرفا كالمشروط شرطه فليتق الله عز وجل ولهذا وقعت الكوارث والبعض يعقد عليها عقد شرعي يستمتع بها ويذهب إلى الجهاد ويتركها حبلة لا عقد قانوني يعني لا توثيق لا يحزن إذن معناه أن هذه وضعت في خانة الزنات ومن يصدقها نقول لا لا عندنا فلان وعلان حتى فلان وعلان ذهب ما هذه المصائب فالله المستعان، فلذلك افهموا هذا جيدا المعروف عرفا كالمشروط شرطا العرف عندنا لا بد من توثيق العقد لا بد من ماذا من توثيق العقد كذلك العقد تحصل بها فائده لعرف المعروف عند قدماء المصريين لكنها لا تعتبر كلاما في الصلاح النحويين وانما هي كلام في, ماذا؟ في اللغه في اللغه وليوجد في هذا الحديث الجواب نعم ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابي داود وفي جامع الترمذي وحسنه بلفظ حديث طويل اعقدنا بالانامل فانهن مسؤولات ومستنطقات يعني في التسبيح اعقدنا بالانامل فانهن مسؤولات ومستنطقات وفي لفظ لابي داود والترمذي وحسنه والنساء والحاكم وصححه من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح يعقد التسبيح مشي السبحة هذه السبحة اللي عندهم لا يعقد التسبيح أما السبحة في اللغة العربية بجتهدوا على انها لا هي لغة ولا هي شرع لأن السبحة معناها نافلة يصلي سبحته أما نعمل مذكره السبحة هذا حديث موضوع فالمهم الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول رأيته عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بالتسبيح يعقد التسبيح يعقد التسبيح وفي رواية لابي داود يعقد بيمينه يعقد بيمينه فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بسطولات ومستنطقت إذن باختصار لعل أطلت عليكم في شرح هذه العبارات ولكن ضروري هذا أمر ضروري هذه المعاني السبعة وهي ماذا؟ هذه المعاني السبعة وهي إيش هي؟ الإشارة والخط والكتابة والنصب والعقد ولسان الحال وحديث النفس وتكلم المقال هذه كلها تدخل تحت ماذا؟ تحت الكلام اللغوي ولا تحت الكلام النحوي تحت الكلام اللغوي وتقوم مقام اللفظ وتقوم مقام اللفظ وقد جمع بعضهم هذه المعاني في أبيات كنت ذكرتها لإخواننا أبيات ثلاثة من يحفظها يفهم هذه المعاني اه يفهم أصل هذه المعاني لكن لا يفهم معناها, معناها إلا بالتعارف التي ذكرت لكم وبالضوابط التي ذكرت وحترزوا وحترزوا باللفظ في الكلام وحترزوا باللفظ من في الكلام من سبعة خذها على نظامي واحتارزوا باللفظ في الكلام من سبعة خذها على نظام هنا اما ان تقول اشاره بدل واما ان تقول اشاره احدها اشاره واما تبدل واحتارزوا في اللفظ بالكلام احتارزوا باللفظ في الكلام من سبعة خذها على نظام اشاره كتابة لسان حال اشاره كتابة لسان حال حديث نفس مع تكلم المقال حديث نفس مع تكلّم المقال ونصب وعقد كذلك فافهم يا أخي ما رواه هنالك ونصب وعقد كذلك فافهم أو فاحفظ فاحفظنا ما رواه هنالك يجوز هذا أيضا فافهم يا أخي ما رواه هنالك من يعيد هذه الأبيات الثلاثة واحترزوا باللفظ في الكلام من سبعاتين خذها على نظام اشاره كتابة لسان حال حديث نفس مع تكلّم المقال ونصب وعقد كذلك ففهم يا أخي ما روو هنالك هذا الكلام في اللغة كلام في اللغة يقسمونه إلى خمسة أقسام لا أتعرض لها الآن هذه الأقسام إذا فيها كلام طويل وإنما نتركوا الكلام عليها في المرحلة الثانية لكن الآن من يعرف منكم الكلام في الصلاح النحويين عرف الكلام في الصلاح النحويين ما هو التعريف؟ تعريف واضح جدا وسهل اسمعوا الجواب التعريف هو قراءة المتل تعريف الكلام في الصلاح النحويين هو قراءة المتل يقرأ المتل الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هذا ايش هذا هذا تعريف الكلام في الصلاح النحوي طيب ما هي قيود الكلام في الاصطلاح النحوي اقرا المثل قيوده اربعه أيضا. اللفظ المركب المفيد بالوضع فاذا هذا الامر سهل ان شاء الله عرف الكلام في الاصطلاح النحوي اقرا المثل قل له الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أذكر قيود الكلام في السلاح النحوين قل له الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع عندما تذكر هذه الأربعة تقول له إذا اجتمعت هذه الأربعة صار كلاما في السلاح النحوي وإذا اختل قيد واحد أصبح كلاما عند اللغوي إذا اختل قيد إذا اختل قيد افهموا لي الآن هكذا إذا اختل قيد طيب من يذكر منكم مثال مثالا واحدا لان اذا ذكرتم مثالا واحدا قس عليه بعض الامثله وليقال وليقس ما لم يقال كما يقول الملك على انه كلام في اللغه مركب ولكنه كلام في اللغه غير مركب آه مركب لفظ مركب هو كلام في اللغه اذكر لي أيضاً مثال على أنه كلف الصلاة النحوية مثلاً إذا قلت لاحظوا ركزوا معي إن جاء عمر لإلقاء الدرس درس النحوي إن جاء عمر لإلقاء درس النحوي في جمعية الحكمة يوم الاثنين على الساعة التاسعة في غرفة الإخوتي والأخوات وهكذا وصار يسترسل هذا كلام في السلحة منحوين ولا كلام في اللغة, اللغة. لماذا هو كلام طويل وجميل, وجميل وجمل كثيرة وعريض ومع ذلك تقول كلام في اللغة جميل لكن لو قلت أفضل لو قلت في قيد غير موضوع غير موجود هو لفظ أليس أليس لفظاً بلا. بلا هو لفظ إذا القيد الأول طيب هذا الكلام مركب ولا ما هو مركب مركب إذا القيد الثاني المصنف ماذا قال الكلام هو اللفظ هو لفظ المركب هو مركب القيد الثالث وضع هو موضوع وضع عربيه ولكن اختل قيد واحد ما هو قيد الإفادة قيد الإفادة أنك قلت الكلام هو اللفظ المركب بالوضع فلم تذكر ماذا؟ المفيد فيكون كلاما في اللغة أم كلاما في الاستلاح؟ كلام في اللغة. هذا كلام في اللغة وليس في الاستلاح لأن الكلام في الاستلاح لا بد أن يكون فيه جملة اسمية أو جملة فعلية فيها فائدة تامة جديدة حتى البعض قال وليست قديمة لابد أن تكون فائدة جديدة وليست قديمة فإذا القيد الثالث من قيود الكلام في اصطلاح النحويين غير موجود فماذا نقول نقول كلام في الصراحة النحويين لا نقول كلام في ماذا كلام في اللغه لأن الكلام في الاصطلاح لابد أن تجتمع في قيود أربعة وهو تعريف الكلام في اصطلاح النحويين وهي هذه القيود ويا ابا قيود ايا هو تعريف في نفس الوقت هو قيود انا اسالكم سؤالا وهذا سؤال مهم وهي فائده مهمه تنبهوا لها وهي مهمه جدا ولان اخواننا لعلهم يريدون ان نسرع ولكن انا اسرع واحاول ان اختصر والا فانتم ترون وصلنا الى الكلام طيب الاصل في الوضع الاصرف في الوضع للاسماء ام للحروف؟ هذه قاعده تنبهوا لها الاصرف في الوضع للاسماء ام للحروف؟ هذه قاعده مهمه ماذا نقول في الجواب الجواب الاصل في الوضع للاسماء والحروف استنتجت من الاسم الاصرف الوضع للأسماء والحروف استنتجت من الأسماء أو من الاسم ولهذا سياتي ان شاء الله وأقسامه ثلاثه ونتكلمه لك لماذا قلت هذا السؤال ما علاقه هذا السؤال ركزوا معي جيدا لترون السؤال الذي طرحنا ما هو الاصل في الوضع لماذا من والحروف ماذا قلنا الجواب الاصل في الوضع الاسماء والحروف استنتجت لا من ما لابن الاسم لماذا قلنا هذا الكلام لم نلقها هكذا فقط لأشير إلى أن النحو وضع لإقامة الكلام العربي الفصيح بالدرجة الأولى. ركزوا معي. الكلام النحو وضع لماذا؟ وضع لإقامة الكلام العربي الفصيح بالدرجة الأولى. فلا بد أن نبدأ بماذا؟ بفهم الكلام النحوي المصطلع عليه في ضبط قيود الكلام الأربعة. ولهذا السبب. ذكرت لكم هذا السؤال ركزوا معي جيدا وأهمها أهم ما في علم النحو بل أهم ما في علوم الآلة كلها ما هو ما هو اهم فهموا هذا جيد أهم ما في علم النحوي بل أهم ما في علوم الآلة ما هو حصول الفائدة أهم ما في العلوم حصول الفائدة التي يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع متشوفا ومنتظرا بعدها لشيء آخر أو للفظ آخر كما سيأتي إن شاء الله مثلا لو قلت الجهاد وسكت الجهاد وسكت المستمعون ماذا يظن يظل ينتظر منتظر ما يتم به ماذا فائدة. ما يتم به الكلام وما تتم به الفائدة، سواء كانت الفائدة معلومة للسامع او لم تكن معلومة، إن هو كلام استرانحيين، سواء كانت الفائدة معلومة للسامع او لم تكن معلوم، وهو ما يعبر عنه فائدة قديمة وفائدة ايش جديدة، لا فرق. على الراجح ركزوا معي جيدا، لا فرق سواء كانت الفائدة قديمة او جديدة، اذا حصلت الفائدة، لو جاء واحد مثلا. وقال سأفيدكم فائدة جديدة قلنا له تفضل تفضل فقال السماء فوقنا والأرض تحتنا هذه فائدة ولا مش فائدة فائدة لكنها قديمة لو قال آخر أنا سأفيدكم فائدة تفضل قال الخبز الفطير سريع لنهضاء جميل يعني هذه فائدة لكنها قديمة ولا جديدة قديم قديم النار محرقة ما يمكن هناك معتزلي يقول لا لا هي ليست محرقة بنفسها هي بالطبع الكلام المعروف عند المعتزلة النار محرقة هذه فائدة لكنها قديمة ولا جديدة قديم قديم الماء يروي إذا قلت الماء يروي هذه فائدة ولا ما هو فائدة فائدة نقول لو هذه كلها فوائد هذه كلها فوائد لكنها كيف هي قديمة لان اللفظ افاد ف ولكن لا يعتبر كلام في الاصطلاح النحوي ولا كلام في اللغوي عند اللغوي الراجح انه كلام في الصلاح كما قال عثمان هذا هو الراجح هناك من قال بانه كلام في اللغه والراجح انه كلام في الصلاح النحوي لماذا السماء فوقنا والارض تحتنا لفظ لمش لفظ ركزوا معي نشوف القيود لفظ ولا ماشي لفظ. لفظ. لفظ مركب ولا ماشي مركب ممكن. مركب مفيد ولا ماشي مفيد مفيد فائده تامه وخقهيمه يصح الاكتفاء بهاامله يصح الاكتفاء بها فاذا هي اشتملت على ماذا على المسند والمسند اليه ماشي المسند عليه المسند عليه هو الحائط انت عليه على المسند والمسند اليه والمحمول والمحمول عليه كما يسميه بعض المناطق و المقصور والمقصور عليه مفهوم؟ طيب إذن ما هو الراجح؟ ألوى داخل في كلام باستراحة النحوي ولا كلام في اللغة؟ باستراحة النحوي. لماذا؟ في قيود الأربعة ها؟ لأن قيود الأربعة أو قل اجتملت الجملة على المسندي والمسندي إليه اجتملت الجملة على المسندي والمسندي إليه لأنها إفاموا للفائد أيضا إفاموا هذا جيد الكلام المفيد لا بد فيه من مسند ومسند إليه الكلام المفيد لا بد فيه من مسند ومسند إليه وإذا شئت قل محكم ومحكم عليه لا بأس أو قل محمول ومحمول عليه هو كلام واحد بدل أن تقول مسند قل محكوم بدل أن تقول أيضا مسند قل محمول يعني هذه أسماء لمسمى واحد تلات سوى لكن معنى واحد محكوم عليه هي مسند عليه مسند إليه لقل عثمان مسند عليه مسند إليه ومحكوم أيضا عليه هي مسند إليه فإذا الكلام لا بد أن يكون فيه ماذا؟ كلام مفيد لا بد ان يكون فيه ماذا استاذ إذا السؤال الآن الان هل الكلام لا يعتبر مفيدا الا اذا وجد فيه مسند ومسند اليه او محكوم ومحكوم عليه او محمول ومحمول عليه هل هذا صحيح الجواب نعم صحيح لكن كيف نعرف لا لا يمكن ان يكون الكلام في الصلاح نحوين الا اذا كان هناك مسند ومسند اليه لكن السؤال كيف نعرف ان هذا مسند اليه ومحكم عليه ومحمول وهذا العكس كيف تعرف هذا؟ بماذا نعرف؟ بين لي قل لي هذا مسند إليه أو محكوم عليه أو محمول عليه ما هو الضابط هل هناك ضابط؟ الجواب نعم ركزوا لهذا الضابط هذه الأسماء الثلاثة هي واحدة المسند إليه والمحكوم عليه والمحمول عليه هي واحده فعندما اذكرها كانني قلت لكم مسند اليه او قل مسند اليه وكيف المسند اليه كيف يعتبر يعتبر ك... كالموصف يعتبر كالموصوف والمسند والمحكوم والمحمول كيف يعتبر كالصفة. كالصفه او بعباره ادق وبيان اوضح فهملي فهما لعله فما كذا سطحي لكن جيد ها بالمثال. لا وبعدين نذكر مثال كل ما دل على الذات ضابط أعطيكم ضابطا كل ما دل على الذات فهو مسند إليه ومحكم عليه ومحمول عليه كل ما دل على الذات وهذا أبين وأقرب وأوضح كل ما دل على الذات فهو مسند اليه ومحكوم عليه ومحمول عليه وكل ما دل على الوصف فهو محكوم ومسند ومحمول وهل بعدها هذا البيان من بيان ركزوا جيدا انا ليس هذا هو القصد القصد اسمعوني يعني لا يمكن ان يكون الكلام مفيدا الا اذا كان فيه مسند ومسند اليه طيب ما هو المسند اليه وما هو المسند لعلكم الآن الان فهمتم الضابط المسند اليه شنو هو ضابطه كل ما دل على الذات كل على الذات والمسند كل ما دل على الوصف الوصف اذا عندنا الوصف صفه ان الوصف الصفة. الصفه زيد قائم زيد قائم انت اين المسند وأين المسند اليه زيد قائم زيدون مسلّ مادلّ على الذات ماذا يعطبه؟ مسلّ مفنّ مفنّ مادلّ على الذات فهو مفنّ مسلّ إليه. إليه زيد دل على الذات فهو مسلّ إليه يفهم التعريف الله زيد مسلّ إليه طيب زيد قائم وقائم ما هو مسلّ ملك لا تمتخ قل بالخطأ نصل الصواب لا تستحي مثلا الحائط مائل الحائط اين الذات حائط ذات ولا مشذات ذات, ذات. اذا ما هو الحائط مسند اليه ولا مسند مسند اليه, مسند إليه. مائل ما هو مسند مسند, مسند لانه واش وصف وصف, وصف. مفهوم هذا طيب من يذكر منكم لنا مثال يتضح به المقام والمثال الذي ذكرنا لكم زيد قائم مثلا قل لي زيد قائم زيد ايش هو زيد ذات ولا وصف ذات ايش ماذا يعتبر زيد مسند اليه ولا مسند مسند, إلي. مسند اليه قائم محكوم به محكوم اه زيد مسند اليه اقول اسم اخر محكوم عليه محكوم اسم اخر محمول عليه قائم ما هو صفه وماذا يعتبر مسند لمسند اليه مسند. مسندا اذا كل ما يدل على الذات فهو مسند اليه وكل ما أدل على الصفة فهو مسند فهو مسند طيب أكثر من هذا هل هناك بيان أقرب واوضح وضابط أفهم وأصرح وأفصح مما ذكرنا لكم هل هناك شي ضابط آخر ها؟ نعم هناك ضابط يقرب, يقرب لكم ويبين لكم الفرق بين المسند اليه والمحكوم عليه والمحمول عليه وبين المسند والمسند والمحمول والمحكوم ما هو ركزوا جيدا ركزوا جيدا واذا فهمتم هذه المسائل تكونون قد فهمتم كلام الصلاح النحويين بقيوده الاربعه المسند اليه كل مبتدا له خبر وكل فاعل تام او فاعل الوصف او مفعول اول لظن واخواتها او مفعول ثان لاعلم وارى او اسماء النواسخ يلا اذا فهمتم هذا هو المسند اليه كل مبتدا مبتدا مسند ولا مسند اليه مبتدا مسند. مسند إليه فاعل تام على الذي ماذا نقول تام احتراز من الناقص وذو تمام برفع يكتفي فاعل لفعل تام طيب أو فاعل الوصف فاعل الوصف اسم فاعل عنده فاعل أو مفعول أول لظن وأخواتيا لأن ظن وأخواتيات تنصب مفعولين وهذا سيأتيكم إن شاء الله أو مفعول ثاني لأعلم وأرى أعلم وأرى أيضا تتعدى إلى ثلاثة مفعيل كتعمل الفاعل وكتعمل ثلاثة المفرولات تفهم ماذا؟ أسماء النواسخ كان وأخواتها و... لا غير ذلك هذه أسماءها كيف تعتبر؟ تعتبر مسند لي ولا مسند؟ مسند إليه بالله عليكم هل ممكن يقع لكم الإشكال الآن بين المسند والمسند إليه؟ المبتدا إيش هو مسند ولا مسند إليه؟ مسند, إليه. مسند إليه. ملدى مسند إليه الخبر إذن ماذا يكون؟ مسند يكون مسندا طيب فاعل تام ماذا يكون؟ مسندوا إليه إذن الفعل، ماذا يكون؟ مسند فاعل والأس ماذا يكون؟ مسند إليه وإذن اسم, اسم الفاعل، ماذا يكون؟ مسند مفعول أول لظن Îن ماذا يكون؟ مسند إليه مفعول ثاني اللي أعلم وأرى، ماذا يكون؟ أسماء النواسخ كذلك ما هو مسند إليه مسند إليه مفهوم في إشكال هل هذا أبيان وأوضح مما ذكرت لكم ها؟ طيب هذا هو القصد طيب من يذكر منكم مثالا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مجتهد الجهاد فرض كفاية ابتداء وفرض عين إذا وقعت أراضي المسلمين في أيدي المشركين وقد يتعين بغير, ما بغير هذا طيب ما هو الاعراب محمد أو علي محمد رسول الله محمد كيف هو؟ مبتدأ كيف يكون مبتدأ؟ مرفوع وعلامه ما الضمه الظاهره الظاهرة في آخره الرافع له من عمل الرف في المبتدا الابتداء ورفع المبتدا العرب مبتدا بالابتداء وسات ان شاء الله معنى الابتداء المبتدا دائما مرفوع والخبر كيف يكون دائما مرفوع رسول الله رسول ايش هو هذا خبر كيف يكون خبر دائما مرفوع شو كعمل في الرفع المبتدا على قول الرجع المبتدا كذا رفع خبر بالمبتدا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 هذه الأمثلة التي ذكرت لكم الجهاد فرض كفاية كذلك نفس الشيء مسند ومسند إليه هذه الأمثلة الثلاثة فيها المسند إليه والمحكوم عليه والمحمول عليه لأنها كلمات ثلاث كل واحدة منها كيف تعرب كل واحدة منها كيف تعرب مبتدأ مبتدأ محمد كيف عربنا مبتدأ. مبتدأ. علي كيف عربناه مبتدا إذن مجتهد ورسول الله وفرض كيف امثله ثلاثة فيها مسند ومسند إليه ومحكوم ومحكوم عليه ومحمول ومحمول عليه كلمات ثلاثة كل واحدة منها تعرب ماذا تعرب مبتدا إذا كانت مبتدا فهي مسند ولا لمسند إليه واتمن مسند. مسند إليه طيب وإذا كانت مبتدا مسند إليه, مسند إليه. إذا كانت مبتدأا فهو مسند إليه طيب هذا هو الكلام في الاصطلاح ما هو تعريف الكلام في الاصطلاح أنا واتط لكم بهذه القواعد لتفهموا جيدا ولعل بهذه القواعد تعرفون الفاعل وتعرفون المبتدا قبل أن تصلوا إليه إن شاء الله ولا بد من معرفه هذا ف الكلام في الاستلاح ما هو تعريف الكلام في الاستلاح هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ما هي قواعد الكلام في الاستلاح نحوين الأربعة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع طيب الآن ركزوا مع هذه القواعد الأربعة أو القيود الأربعة القيود الأربعة ما هي اللفظ والتقيب والإفادة والوضع ما هو اللفظ لغة ما هو اللفظ لغة فكما قلت لكم طريقة سؤال وجواب ما هو اللفظ لغة الجواب اللفظ لغة هو ما دل على معنى هو ما دل على معنى لأن اللفظ في الأصل اللفظ في الأصل ما هو مصدر لفظ هذا مصدر لفظ ينفض لفظا أي ملفوظا أي ملفوظا اختلف العلماء في قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه قالوا لا يقال هذا على كل هذا لا يهمون الآن هذه مسألة تعلق بالتفسير الآن اللفظ من باب اطلاق المصدر وإرادة ماذا اسم المفعول ركزوا معي ان هذا سيأتيكم إن شاء الله في بعض الأحيان نجد عبارات المراد بها المصدر ولكن مش المقصود المصدر المقصود اسم مفعول وإن كان التعبير واللفظ كان مصدرا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رد هذا ايش هو مصدر والمراد به ماذا اسم مفعول قل اي مردود عليه من عامل عمل ليس عليه امرنا فهو رد فهذا كما يقول البلغيون من باب اطلاق المصدر واراده اما ان يريد اسم الفاعل او اسم المفعول هاجج ها صورته واما من باب اطلاق اسم المفعول واراده المصدر او اسم الفاعل كم صور الآن أربع صور وإنما من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة المصدر أو اسم فعل كم صورة الآن ستة معروف هذه الصور عندنا مصدر عندنا اسم الفاعل عندنا اسم فعل تطلق المصدر تريد اسم الفاعل أو اسم فعل تطر تطلق, تطلق اسم الفاعل تريد تريد المصدر أو اسم فعل تطلق اسم فعل تريد المصدر أو اسم الفاعل سهل جدا في إشكال ما في إشكال اللفظ بمعنى الملفوظ اللفظ بايكم المفتون المفتون هذا يسمى مفعول ولكن المقصود به الفتنة الفتنه الفتنه فالقصد ايش المقصود به وهكذا تجدون هذا في القران كثيرا فاذا اللفظ معناه ولا يقصد اللفظ انما يقصد الملفوظ المصنف قال الكلام هو الملفوظ ماشي هو اللفظ هو الملفوظ ولكن هنا مصدر بمعنى اللفظ معناه معناه بمعنى ماذا الرمي والطرح الرمي والطرح يعني الطرح من ماذا من الفن فيمكن أن نقول ماذ لا على معنى أو نقول الأصف اللفظ يكون مصدر بمعنى مصدر ومعناه اللفظ معناه الرمي معناه الرم ولكنه خص بالرمي والطرح من الفم هذا الأصل. أصل الرمي ولكن خص بماذا وإذا سمعت اللفظ. اللفظ بمعنى لفظ الشيء ورمى هذا الأصل لكنهم خصوه بماذا بالفم الرمي والطرح من الفم ولذلك قيل له لفظ, لفظ. ولذلك ماذا نقول ركزوا معي لفظ العظم إذا رمه لفظ العظم إذا رمه أكل اللحم ولفظ العظم ونقول أيضا لفظت الرحة الدقيقة إذا رمته عندما رحة تعرفون رحة ترمي الدقيق معنى تلفظه وتطرحه إلى خارج لذلك قالوا لفظت الرحة الدقيقة إذا رمته وترحته إلى خارج وماذا نقول آخر؟ كس في كل ما له العظم تقول لفظت الرحة الدقيق إذا رمته وترحته إلى خارج أو تقول أكلت الطمرت ولفظت النوات إذا, إذا رميتها وترحتها إلى خارج أو تقول أكلت اللحم ولفظت العظم إذا رميته وترحته إلى ماذا؟ إلى خارج إلى خارج هكذا ومن هذا المعنى ورد في موطئ الإمام مالك أن عبد الرحمن ابن أبي غريرة رضي الله تعالى عنه سأل عبد الله ابن عمر عما لفظ البحر عما لفظ البحر أي يؤكل سأله عن أكله فماذا قال له قال له لا سأله عما لفظ البحر فنهاه عن أكله ومنه حديث العنبر اللي هو في الصحيح قال لفظ البحر حوتا سمكا كبير ويسمى العنبر فقال لهم أبو عبيده ميته ميت ثم قال بعد ذلك نحن يعني خرجنا من الجهاد وفي المضطرين إلى آخر القصة المعروفة في الصحيح الشاهد عندنا هنا ما جاء في موطأ الإمام مالك لما سأل ابن عمر عبد الرحمن بن أبي هراء سأل ابن عمر ماذا قال له عما رفض البحر فنهاه عن أكله يقول نافع عبد عبد الله بن عمر ثم انقلب عبد الله إلى بيته فدعا بالمصحف فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن أبي هريرة. يقولون هذا كالفتوة اللي قتل رمك يشمنه. لا بأس بأكله. قالوا لا بأس بأكله. يستدرك. فإذا إيش معنا الشهيد؟ أين عندنا؟ أما لفظ. لفظاً لفظاً هذا هو الشاهد هذا هو اللف. اللف معناه الرمي والطرح. هل هناك تعريف آخر؟ لللف物 الجواب نعم اللفذ الصوت الخارج من الفم الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها لك يزيد بعض العلماء تحقيقا أو تقديرا تحقيقاً أو تقديراً ما معنى هذا؟ الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخر وليها تحقيقاً أو تقديراً كيف تحقيقنا تقدير؟ ركزوا مع الجيد يعني لعلكم تجدون هذا في شرح ابن آج بعض شرح ابن آج ولكن هم هكذا قالوا دون بيان قالوا تحقيقاً أو تقدير. حقيقا كزيد زيد عندما تقول زيد هذا صوت عندما تقول زيد هذا ف يعني صوت خرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهيجائية لأن حروف الهيجائية ما هي هي التي تبدأ بالألف وتختم بالياء اتفق ركزوا مع جيد اتفق عليها المغاربة على أن الحروف الهيجائية التي تبدأ بالألف وتختم بالياء كما اتفقوا على ترتيبها من ألف إلى الزي. تفقوا على أن الحروف هجائية هي, هي المبدوء بالألف والمقطمة باليا. كما اتفقوا على ترتيبها من الألف إلى الزي. ثم المغاربة من الزي يقولون شيء والمشارق يقولون شيئا آخر. هي الحروف هي هي لكن في الترتيب اختلفوا من الزي إلى اليا. ولكنهم اتفقوا على اسمها كما اتفقوا على الترطيب من ألف إلى الظايم من ألف إلى الظايم طيب تحقيقا قلنا كزيد أو تقديرا تقديرا كضمير مستتر لو قلت مثلا ضرب هذا مركب لما مركب وفي الظاهر أنها كلمة واحده ضرب كأنك قلت ضرب أنت ضرب أنت فذلك أنت ضمير مستتر موجود ولا غير موجود غير موجود غير متلفظ به، وقدر، إذن هذا صوت خارج من الفم كأن كأنه خارج ولكنه تقديرا وليس إيش، وليس تحقيقا. في الكلام؟ واضح. كذلك زيد هذا صوت مجتمي على بعض الحروف الاجائية. لماذا نقول على بعض الحروف الاجائية؟ لأن لا يمكن أن يكون حروف اجائية كلها اجتمعت في كلمة واحدة. إلا إذا كان أرادوا أن يجمعها كلمة مفيدة تجتمع فيها حروف الهيجائية لا يمكن كم هي حروف الهيجائية 28 28 منهم قال 29 طيب إذا قلنا في التعريف ماذا نقول بعض الحروف الهيجائية زيد زيد في بعض الحروف الهيجائية وهي الزاي وليا ودال عمر في بعض الحروف الهجائية انه اشتمل على العين والمين والراء وزيد اشتمل على الزاي والياء والدال على بعض الحروف الهجائية على بعض فان لم يشتمل على بعض الحروف الهجائية ماذا يكون فان يكون هل يمكن ان يكون لا يشتمل على بعض الحروف الهجائية لا يكون لا يمكن، لا يمكن. صوت الطبل، وصوت الحجر، وصوت الصدى يسمى. الذي يكون بين الجبال، هل يسمى لف؟ لا، لا يسمى لف. عندما تكون بين جبلين وترفع صوتك إما بالاذان وإما بالقراءة. يا جبال أوي معه والطير ألنا له الحديد. يعني هكذا يكون الصدى أو الطبل. أو الطبل أو الحجر أو شيء من هذا القبيل هل هذا يعتبر لفظا أم لا يعتبر لفظ؟ لا يسمى لفظا. لماذا؟ لأنه لأنه ماذا؟ غير مشتمل على بعض الحروف العجائية. غير مشتمل على بعض الحروف العجائية. طيب وخرج أيضا باللف لما قلنا اللف خرج ما كان مفيدا ولم يكن لفظا. حليش. خرج ما كان مفيدا ولم يكن لفظ مثل ماذا مثل ماذا اه كتاب احسنت اشاره والكتابه والنصب والعقد والدول الاربع المسائل اللي كرنالكو هل هذه تسمى كلام عند النوحات؟ لا, لا, لا, لا. لا تسمى كلام عند النوحات لا تسمى كلام عند النوحات اذا هذا هو اللفظ في اللغه واللفظ عرفه في البهجة بأنه صوت معتمد على مقطع الفم صوت معتمد على مقطع الفم فكونه قيده قيده بمقطع الفم أو معتمد على مقطع الفم ماذا يخرج به يخرج به ما ليس بلفظ ما ليس بلف يعني دوال الاربع والعلامات الأربع والعلامات السبع كل هذا سيخرج إشارة الخط كتابة وغيرها إذا هذا خارج ولا ما هو خارج خارج هنا سؤال لماذا قال المصنف رحمه الله الكلام هو اللفظ ولم يقل هو القول عثمان لماذا قال الكلام هو اللفظ المركب لماذا لا يقول الكلام هو القول المركب هذا إن شاء الله سيأتي في في المرحلة الثانية على أن القول يطلق على الرأي والاعتقال وحكاية الفعل وأشياء أخرى يعني القول عنده معان ثمانية تجيء قال لمعان تجتلى يعني ولكن الصحيح يعني يقال بما أنها لا تعني شيئا واحد أو بما أن القول لا يعني شيئا واحد أعرض عنه وعبر بماذا باللفظ لأنه يكون على مقطع معتمد على مقطع الفم على مقطع الفم فإذا الكلام هو اللفظ قلنا اللفظ شمعناه؟ معناه الملفوظ به من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول هذا هو اللفظ لغة اللفظ لغة هناك من قال بأن اللفظ لغة ما هو ما ينطق به ما ينطق به هذا هو اللفظ في اللغة يعني الصوت المعتمد على مخرج من مخارج الحروف مخارج الحروف يعني محقق كاللسان أو مقدر كالجوف له ماذا يقال له صوت يقال له لفظ لفر فماذا؟ إذن ما ينطق به هذا في اللغة ما ينطق به ما يلفظ به اللسان والحلق والشفتان سواء كان حقيقة أو حكما من اللي قلنا تقديرا قل حكما كالضمير المستتر الضمير المستتر ولكنه صار حقيقة عرفية صار حقيقة عرفية في ذلك ضمير مستتر أما إذا لم يشتمل لا بد أن يجتمل على حروف الهجائية لكن إذا لم يجتمل يعني قلنا كمثل ماذا؟ كمثل صوت طبل أو الحجر أو الصدى أو شيء من هذا القبيل هذا خرج ولا لا يخرج لا يسمى رفضا هذا لا يسمى رفضا فلا يسمى رفضاً. فخرج باللفظ ما كان مفيداً ولم يكن لفظا مكيزو خرج باللفظ ما كان مفيداً ولم يكن لفظا فخرجوا احترزوا باللفظ في الكلام من سبعه خدها على نظام كلها خرجت لأنها وإن كانت مفيدة ولكنها كيف؟ ليست لفضاً فلا تسمى كلاماً عند النحات وإنما تسمى كلاماً عند اللغوي إذا هذا هو اللفظ في اللغة ما هو اللفظ واستلاحيا؟ اللفظ استلاحا تقريبا مثل اللفظ في اللغة هو الصوت المجتمل على بعض الحروف الهيجائية التي أولها الألف وآخرها ريا هذا هو هو نفسه زيد كما قلنا هكذا اجتمل على بعض الحروف الهيجائية وهي الزال واليَّة والدال والدال هكذا إذن ما معنى اللفظ من جهات استلاح النحوي قلنا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيه ان شئتم زيدوا تحقيقا او تقديرا او قل وحكما تحقيقا مثل ماذا كزيد زيد حقيقه تنلفظنا بالزا واليود او تقديرا الضمير المستتر كضمير المستتر الضمير المستتر وحروف الهجائيه هي بالآلف المختومة والمختومه بليا, بليا. فهمتم واش معنى قولنا تحقيقا ما معنى تحقيقا أن الزيت ان اللفظ قد يكون منطوقا به فيكون ماذا تحقيقا ولا تقدير تحقيقا وقد يكون تقدير فمثلا اذا قلت صلي اقرا افهم تعلم ايش هذا هذا كلام في الصرح نحوي ولا لا؟ كلام في الصرح نحوي مع انه في ظاهره مركب لما هو مركب في ظاهره غير, غير مركب يعني الذي يظهر لك هو لفظ مفيد موضوع وضعا عربيا لكنه غير مركب الجواب لا وإن كان في الظاهر يظهر لنا انها كلمة واحدة ولكنها هي كم ولكنها كلمتان لأن فيها ضمير مقدر وجوبا تقديره أنت أنت فصار مكتوب من ماذا من كلمه واحده ولا من كلمتين منطوق بكلمه واحده ولكن المقصود كم كلمه فيه فيه كلمتان اين الثانيه مقدره مقدره وانا سابقا بينت لكم لعل في غير هذه المرحله قلت المستتر من قبيل المتصل المستتر من قبيل المتصل ومن قبيل الموجود ومن قبيل الموجود المستتر يعني الضمير المستتر المحدث اللي غير ظاهر المستتر من قبيل المتصل ومن قبيل الموجود وإن كان هو محدث لكنه را موجود مخفي هناك فقط لأن الضمير إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل والمستتر من أي من أي قسم هو المستتر من أي قسم هل من قبيل؟ ضمائر متصلة. الضمائر يعني باش أنا ضمير متصل ولا منفصل مرفصل. ضمير متصل ولا منفصل, منفصل. منفصل. منفصل. لكن ضمير المستتر من قبل ماذا؟ دمائر. المتصل. كذلك الضمير مهما يستطر فانه متصل قد اشتهر هذا سيأتيكم إن شاء الله. فلماذا ذكرنا هذا؟ كذلك الضمير مهما يستطر فإنه متصل قد اشتهر كذلك الضمير مهما يستطر فإنه متصل قد اشتهر ما الذي يخرج أو يخرج بقيد اللفظ ما الذي يخرج يخرج بقيد اللفظ ما ذكرنا لكم من الإشارة والكتابة والعقد والنصب لأنها وإن أفادت السامع لكن فائدتها كفية فائدتها تحتاج إلى ماذا؟ إلى قيود أخرى تحتاج إلى قيود أخرى فهي تسمى كلاماً في اللغة ولا تسمى كلاماً في الاصطلاح ولا تسمى كلاماً في الاستلاح بعضهم يقول كترمباطي والسيوطي عرفوا اللفظ في الاستلاح صوت معتمد على مقطع الفم قالوا هذا يصح أن يكون تعريف في اللغة ويصح أن يكون تعريف في الاستناح صوت معتمد على مقطع الفم لاحظوا اركزوا معي جيدا إذا قلنا صوت معتمد على مقطع الفم ماذا يخرج؟ يخرج صوت الحجر يخرج صوت الجمادات ويخرج به كل ما ليس بماذا ما ليس بلافو وهي الأشياء السبعه التي سبقت لكم وتخرج ماذا آخر؟ الأعداد المسرودة شنو هي الأعداد واحد اثنان ثناثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثم, ثم, هذه الأعداد المسروضة. هذا كلام في الصلاح ولا في اللغة؟ في هذا كلام في اللغة اللي اللي لماذا؟ غير لا غير مفيد نعم احتاج إلى ما احتاج إلى مسند ومسند له واحد هذا مسند اين المسند له لو قلت هذا واحد لأصبح كلاما في اصطلاح النحويين لكن تقلت واحد وسرت تعد إلى ما لا نهاية له هذا من باب التجاوز وكل شيء له نهاية ثم بعد ذلك نقول هذا كلام في اللغة لا كلام في الاصطلاح ها كلام في اللغة لكن لو قلت هذا واحد كيف يمكن يكون في كلام في استلح واذا هذا محترز منه لا غير محترز منه محترز منه بقيد اللفظ إذن نحترز من صوت الحجر وصوت الجمادات والأعداد المسرودة والمسائل السبعة هذه كلها نحترز منها كلها نحترز منها ولذلك قالوا هذه مسائل ينبغي أن يحترز منها كما سيتم إن شاء الله في المركب المركب ماذا نحترز ايضا المركب نحترز من شيئين من المفردات والأعداد المسرودة المركب ويقول لك مثلا واحد اثنان ثلاثة اربعة هذا مركب لكن نحترز منه ولهذا سيتم إن شاء الله البيت واحترز بالمركب من شيئين أو واحترز بالمركب من شيئين من مفرد والأعداد المسرودين مفرد والأعداد المسرودين هذا خليه إن شاء الله حتى ياتي ولعله إن شاء الله نشير إليها كثير في المرحلة الثانيه وعليه فكل ما خرج من مقطع الفن في استلاح اللغويين لكن هناك أريد أن اتبرع بفائدة لأن يقولون النحويون يتبرعون طيب. علماء الحديث ماذا يقولون؟ لا الجواب الحكيم كين تبرع عند النحات والجواب الحكيم عند أهل الحديث الجواب الحكيم أن يزيدك حكما لم تسأل عنه كما فعل صحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن اسمه عبد الله وقيل عبيد الله وقيل عبد، إلى غير ذلك لا يهمنا ساله عن ماذا؟ أنا توضأ من ماء البحر فقال هو الطور ماءه؟ هل سأل عن ميتة البحر؟ لا المرأة التي سألت ألي هذا الغلام حجل قال ولك أجر هل سألت ألي أجر؟ لا كذلك الذي أسأ في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني لا أحسن وغيرها علمه الطهارة مع أنه لم, لم يخطئ في الطهارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يخطئ في الصلاة التي تؤدى على نيه في با 맛 Lightning أولى وأحرى في كذا كذلك الرجل الذي قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتكبير لا ينظر الله إليه يوم القيام ولا يسكي يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن فهذا من كب فقال ماذا قال له إن الله جميل هل سأله عن هذه الصفة؟ لم يسأله المهم الشاهد عندنا هذا عند أهل الحديث هذا عند أهل الحديث لكن أهل النحو يقولون؟ التبرع التبرع فأنا أتبرع عنكم أقول فائدة كل ما خرج من مقطع الفم يسمى ركزوا كل ما خرج من مقطع الفم يسمى عملوا اكتبوا نقطتين نقطة البيان تبين ما سيقال من كلام كل ما يخرج من مقطع الفم يسمى رقم واحد لفظا ويسمى صوتا رقم اثنين ويسمى كلمه رقم ثلاث ويسمى كلاما رقم كم الرابع ويسمى قولا رقم كم خامس فإذن قولنا اللفظ يشمل ماذا؟ اللفظ ماذا يشمل؟ الصوت والكلمة, والكلمة والكلام والقول والقول, والقول يدخل فيه ايضا كلام أو كلم, كلم لابن ابن مالك ماذا قال؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمة والقول عم القول عم وشميل جميع ما ذكر، كلم فما يخرج من مقطع الفم يشمل ماذا الصوت الصوت والكلمة, والكلمة والكلام والقول والقول, والقول. إذن فماذا متى, متى يكون هذا عندما نقول الكلام هو اللفظ الكلام هو اللفظ فاللفظ لا بد ان يشتمل على صوت وعلى كلمه وعلى كلام وعلى قول وعلى قول مفهوم فان لم يشتمل على حرف ركزوا معي ان لم يشتمل على حرف فهو ماذا ان لم يشتمل على حرف فهو ماذا؟ فهو صوت ركزوا شوفوا انا قلت يعني مسائل خمسه وركزوا معي ان لم يشتمل على حرف فهو ماذا؟ فهو صوت يعني صوت الطبل صوت الحجر صوت الريح صوت الشجر ها لانه لم يشتمل على حرف وان اشتمل اشتمل على حرف ولم يفد معنى إن اشتمل على حرفين ولم يفيد منا، فهذا ماذا؟ هذا لفظ، هذا لفظ وليس صوتا. ما مسمو كنت؟ ياسر. ياسر، ياسر للسر، أو ياسر لا لعرفات. اسمه ياسر. إن لم يشتمل على حرف فما هو؟ فهو صوت. إن لم يشتمل على حرف فهو صوت. وإن اشتمل على حرف ولكنه لم يفد معنى فهو لفظ لف. لف. فهو لفظ هل يعتبر صوتا لا يعتبر صوتا وليس صوتا هذه الثانية وان اشتمل على حرف وأفاد معنى ما هو وافاد معنى ما هو فهو قول عباد الله فهو قول ان اشتمل على حرف وافاد افاد معنى ما هو قول والقول عما وشمل جميع ما ذكر وان اشتمل على حرف فان كان مفردا فهي ماذا فهي كلمه فهي كلمه وان اشتمل على حرف وكان مركبا من كلمتين ولم يفيد نسبه مقصوده اذا لم يفهم النصب نصه مقصودا لذاتها فهي جمله فهي جمله وان اشتمل على حرفين افاد فهو كلام في الصلاح النحوي فان كان مركبا من اسم وفعل وحرفين فهو كلمه ما فهمتم هذا اذا فهمتم هذا ستكونون قد حصلتم كلام المصنف ليس هذا فقط بل حصلتم تقريبا أكثر مما من الفقرات التي ذكرنا لكم فأنا أعيد قلنا كل ما خرج من مقطع الفم يشمل ماذا؟ اللفظ والصوت والكلمة والكلام والقول خمسة وهذه خمسة ننبغي نخرج فيها أكثر أكثر من خمسة بالنظر إلى المفيد وغير المفيد، ها؟ يعني ذكرنا اولا اللفظ، ثم الصوت، ثم ماذا آخر؟ ثم الكلمة، ثم الكلام، ثم القول. طيب، نحن نقول كل ما يخرج من فم الإنسان لا يخلو. أكيس، إن اجتمل على حرف فهو ماذا؟ فهو صوت إن اشتمل على حرف فهو صوت ويدخل فيه صوت كل شيء فهو صوت وان اشتمل على حرف وإن اشتمل على حرف ولم يفيد معنى فهو لفظ وليس صوتا فهو لفظ وليس صوتا هل فهمتم هذا ولا انكم تعيدون ما اقول فقط ها نعم اذا شوف اذا اشتمل على حرف مثلا ضربت بحجر مع حجر هكذا صوت ولا ماشي صوت احدث اشتمل على طق لكن هذا صوت ولا لف هذا صوت لكن ان اشتمل على حرفين ولم يفيد معنا او اعيد ان لم يشتمل على حرف ماذا هو صوت ان لم يشتمل على حرف فهو صوت وان اشتمل على حرف فهو لفظ فهو لف وليس صوتا ان اشتمل على حرف ولم يفيد معنى ركز معي ولم يفيد بهذا القيد ولم يفيد معنى فهو ماذا فهو لف وليس صوتا وإن اشتمل على حرف وافاد معنى فهو ماذا فهو قول وان اشتمل على حرف فننظر فان كان مفردا فهي كلمه وإن وان اشتمل على حرفين وكان مركبا من كلمتين ولكنه لم يفيد نسبه مقصوده لذاتها فهي جمله فهي جمله لم يفيد نسبه مقصوده لذاتها فهي جمله هذا الخامس يا اشتمل على حرفين افاد وافاد وان اشتمل على حرفين فأفاد او كان مفيدا فهو كلام في ماذا في اصطلاح النحويين في اصطلاح النحويين ها ان اشتمل على حرف مفيد فهو كلام في اصطلاح النحويين وهو قول المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع السابع إن كان مركبا من اسم وفعل وحرف فهو الكلم اسم وفعل ثم حرف الكلم وهو الذي قال فيه المصنف وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى مفهوم هذا في إشكال طيب هذه مسائل ينبغي أن يحصلها الطالب وهي مسائل سبعة هذه مسائل السبعة يسمونها المسائل السبعة ينبغي أن يحصلها طالب العلم لأن علوم الآلة تدور كلها حول هذه الأشياء شدوا أيديكم عليها ومن سجلها فهذا هو المقصود ومن لم يسجلها فليراجع التسجيل والشريط إذن هذا هو القيد الأول اسمحوا لي أنا كنت أردت أن, أت... أن أحاول... لا أتوسع لكن هذا هو النحو الكلام هو اللفظ قرأنا اليوم الكلام هو اللفظ الله تعالى اعلم احكام والآن ساعتين وربع ونستسمح عن الإطالة الله مستعان نعم نعم لعل الصوت كان مسموعا لعل الصوت كان مسموعا طيب والدرس كيف كان مفهوم إن شاء الله كان مفهوما هل كان ب... طيب طيب اذا مفهوم إن شاء الله لكن اسمحوا لي بارك الله فيكم يعني على هذا البيان لأن مشكل أنا كنت قررت أن أق على الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف لكن صعب صعب ولهذا نحن نحاول إن شاء الله لأن هذا النحو وهذه البداية بعد ذلك إن شاء الله ستكون نهاية سهلة بإذن الله عز وجل وأنا استسمحين أطلت عليكم إذا كان أي حاجة غير مفهومة فراصلونا إن شاء الله نشرحها لكم لا الآن لا أستطيع الإجابة لأنني متعب وفيما ذكرنا كفاية وأنا في غرفة الأخوات الحمد لله يقولوا على أنهم فهمنا لكن بعض الإخوة يقول في أشياء ما فهمها يظهر أن رجال أهل تونس ما مدى صحة قصة الأسمعي قصيدة البلبل هذه قصيدة لا تصح صوت سفير البلبل هي جقل الثملي وأنت يا سيدي لي وسيدي ومول لي فكم فكمت يمني غزيئ عقيق هذا قصده معروفة يعني لكنها لا تصح نعم كنت أرد أن ألقاه لكن الصوت يظهر أن حصلت فيه بحر نعم كل ما وجب عليك اعتقاده والعمل به وتركه وجب عليك العلم به هل يمكن أن توضح لنا المعنى أكثر؟ أي نعم. المعنى هو القاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان واجب عليك أن تترك الحرام واجب عليك أن تتعلم أن تتعلم. إذا كان واجب عليك أن تعرف الصلاة إذا كانت الصلاة واجبة واجب عليك أن تتعلم الصلاة. إذا كان الزنا حرام واجب عليك أيضا أن تتعلم يعني ما يؤدي للزنا بأنه حرام وهكذا في كل شيء نعم. ويلقاعد المعروفة أخرى يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذا أنا ذكرت لكم هذا التعريف لأنه هو تعريف لشيخ السيمية فيما أذكر قال كل ما وجب عليك اعتقاده والعمل به وتركه وجب عليك العلم به نعم نعم طيب إلى هنا نقف آه الله أكبر. ما, ما مذهب الكوفيين في ذلك الزمن؟ مذهب الكوفيين كان عندهم ضوابط. وأنا تكلمت على هذا في في الفرق في المرحلة الأخرى اللي ل... دي ال اللي من أراد أن يرجع إليها. ف يعني أنا قلت بأنني أغلت أشياء كثيرة وإلا كنت حب أن نتوسع وأذكر المذاهب، ولكن هذا يؤدي الوقت. أنتم قد رأيتم الكل يعطتنا نيف وكان نيف وخمسين ولا نيف وثلاثين. والله أنا المشرف إذا كان حاضرا نرجو نرجو أن يزيد في في في اللقاء اليوم عندنا تقريبا ساعتين ونصف. فلو يزيدنا يزيدنا يعني بعض المحاضرات يعني حتى نتم لأجرم يعني إن شاء الله. بطريقة سهلة واضحة خير ان شاء الله انا يعني الدرس, الدرس الاول نظرت فيه اهلي ونظرت فيه لكن ما عندي الوقت حتى انظر فيها لكن المشرف لم يرسل الدرس الثالث والدرس الأول لعله وصلكم نظرت فيه ولعله وصلكم لأبي الفداء وأخت فاضلة أيضا هي تقوم على إذن نقف هنا إن شاء الله واسمحوا لي ودعاؤكم معنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته